فحي الله جميع المشاهدين الذين يتابعون في بث مباشر عبر قناة البصير الفضائية في هذه الليلة الطيبة المباركة نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعلنا وياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا في اللقاء المفتوح الذي نحاول فيه في هذه الليلة أن نتناول موضوعا من الموضوعات التي يفتقر إليها كل مسلم وتتعلق بالأحداث الجارية في بلادنا وسائر بلاد المسلمين لأنه كما تعلمون أن الفتن تضرب في كل مكان ونعمة الأمن التي ابتلينا بفقدها في هذه الأيام بعد أن ابتعد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء من طرف مبتدع يغالي في معنى الإسلام ويربط بقاء الإسلام ببقاء الكرسي لشخص ما أو في المقابل أناس يجهلون دينهم ويفهمون الإسلام فهما غربيا من منطلق عيشه عاشوها فظنوا ان الاسلام دين محصور في المسجد لا علاقه له بالواقع الاسلام دين الوسط بين الافراط والتفريط دين كما قال رب العزه والجلال وكذلك جعلناكم امه وسط النهاردة الامر غريب شوية في الحديث عن مفهوم الفطرة ده موضوعنا النهاردة مفهوم الفطرة احد الصحفيين اظن اسمه حلم النمنم بيكلم في مقطع من المقاطع او في يعني تصريح له بيقول ان مصر علمانية بالفطرة فعايزين مصر تبقى علمانية بالفطرة بعيدة عن المادة التانية من الدستور والكلام على الاسلام مصدر التشريع وشو من هذا القبيل اولا المادة التانية زي ما قلنا قبل كده مادة سقيمة واللي كان من المشايخ بيدعو الناس الى قبولها والاستفتاء عليها بقول نعم كان كل المشايخ وجهة نظرهم باطلة إلا من رحم الله وكنا ساعتها بنقول قولوا لا لا تصوتوا على المدة الثانية من الدستور لأنها خطأ أصلا فكلا الفريقين مخطئ لأن لما تسأل مثلا حلم النملم الأستاذ حلم النملم تقول له انت بتقول مصر علمانيه بالفطره يعني ايه علمانيه بالفطره هل مفهوم العلمانيه اللي فيها ان الشخص يفعل ما يشاء في الحياه بعيدا عن الاسلام وعن دين الله عز وجل هو ما تقصده يعني مثل هذا الشخص طبعا كتير طبعا احنا نتكلم على كل اللي بيتصدر المشهد الإعلامي من المشاهير الموجودين في القنوات المعروفة زي الـ CBC ولا الـ MBC ولا الـ Dream ولا من تاني من القنوات ON TV قناة الحياة قنوات من هذا القبيل يعني أغلب الـ مذيعين اللي فيها والموجودين في او بيقول ماشيين في هذا الاتجاه مع ان الفطره اللي هم ربما يشهدون بها دون ان ينطقوا او هي ناطقه فيهم دون ان يتكلموا فطره طيبه فطرة يعني ناطقة بالإسلام وإن كانوا يجهلونه لكن أغلب هؤلاء زي ما نقولهم دلوقتي المشكلة عندهم مشكلة الجهل من الإسلام. هو مش فهم الإسلام كويس وبرضو نفس الكلام يقال في الطرف الثاني إن الإخوان الإسلام اللي هو بيتكلم عنه إسلام مسروق من النبي عليه الصلاة والسلام لعب فيه حسن البن إسلام بدعي على هواهم مش الإسلام اللي نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلما يجي واحد يعني أنا أقول لك يا إخوانا دلوقتي أم اسأل أي واحد منهم سواء من الطرف ده او من الطرف ده يعني انت لو سألت حلم النمنم وقلت له مثلا أنت جاي في الدين بتعمل ايه دورك في الحياة إيه أنا نفسي أتمنى اليوم اللي عدت فيه مع واحد زي حلم النمنم او غيره من الجماعة اللي هم الاعلاميين واعد نقشه كده بالراحة يعني نوصل لحل اسأل السؤال ده يعني أقول انت لازمتك في الحياة ايه او ربنا خلقك عشان ايه فانا اتصور يعني تصوري لما واحد يقول لازمتك في الحياة ايه او ربنا اوجدوا ليه فممكن يقولك مثلا انا جاي عشان اطالب بحق ايه هو حق حقوق الإنسان طب وإي حقوق الإنسان من اللي حددها المجتمع الدولي ومن اللي ماسك المجتمع الدولي أمريكا وأوروبا الشرعية الدولية من صفح الأمم المتحدة ما يتعلق بحقوق الإنسان بس هو حيلفه ودوره في النهاية حيوصل الأمر دي. الواحد يبقى حر يعبد ما يشاء بس خلي بالكو احنا عايزين واحد يتكلم ما يقولش يقول باسم الدين عشان يتكلم باسم الدين يبقى لازم قال الله وقال الرسول انت ربنا خلقك ليه وأوجدك عشان ليه انا بقول لك بقى كل الاعلاميين الموجودين وعلى رأسهم من صرح بان العلمانية هي الفطرة او مصر العلمانية بفطرتها لن يستطيع ان يجيب بمفرده وعقله لما تقول انت في الحياة لازمتك ايه او ربنا خلقك عشان ايه اذا كان هو اصلا مؤمن بإله وطبعا أغلب الإعلاميين اللي موجودين سواء إعلاميين أو إعلاميات والنساء طبعا بيبقى تأثيرهم أكثر من الرجال لما تسأل واحد منهم أنت ربنا خلق عشان إيه فالإجابة يعني بس بشرط ما يرجعش القرآن والسن اللي بتكلم بمنطقة العلمانية للفطرة يبقى ما فيش قرآن ولا سن بقى احنا عايزين إجابة كده بالمبدعة نشوف عقلك حيوديك فيه انت بتقول اتكلم بحرية وبعقلة انت بحريتك وعقلك حتوديك لغاية فيه انت ربنا نخلقك عشان ايه واوجدك عشان ايه او بعبارة تانية لما قول لواحد منهم مثلا انت ايه الوصف اللي بيميزك عن المخلوقات اللي حوالي منك كانساء ايه اللي فيك مش موجود في غيره فكل الاجابات المطروحه من خلال دراسة الجانب العقلي اللي حيتكلم فيه بعقلي ورأيه يعني يقول لك الإنسان حيوان ناطق الكلام ميزه تميز بالإنسان يقول لك الحرية يقول لك وصف الاجتماعية يقول لك الإنسان مسؤول عن فعله يقول في النهاية العبادة بس عباده ايه برضو ما يعني برضو الاجابه الانسان لا يستطيع بعقله ان يستقل باجابه يفسر فيها وجوده في الحياة وانا اتحدى ان يقول لربنا خلقه عشان ايه ولا هو توجد في الحياة او لازم تكئيه في الحياة لو قلت الانسان حيوان ناطق يعني يعرف يتكلم مع الاخرين كل الحيوانات بتتكلم مع بعض العصافير بتتكلم مع بعض الحيتان بتتخاطب وتتكلم مع بعض لهم طريقة في التخاطب والتفاهم زي ما انت ليك طريقة في التخاطب والتفاهم حتى البشر نفسهم كل انسان له لغة مختلفة عن لغة العقر فحكاية الكلام دي احنا الكلام دي طبعا نتكلمنا عنه في كتاب منة القدير شرحناه في دورة مئة القدير بس طبعا لو واحد زي الأستاذ حلم النملة درس دورة الصلع عقيدة ومنة القدير أنا أثق مئة في المئة أنها يبار كلامه لكن هو في الغالب ما هوش فاضي غير للصحافة والكتابة فعمره ما يعني إيه المادة العلمية اللي بترويه ويفهم فيها العلاقة بين العقل والنقل والدين محروم منها ليه؟ لأن وقته مش فاضي غير للكتابة في الصحافة فلان قال فلان عاد وجهة نظره وجهة نظر واحد خلفيته فاضي خدها من ثقافته الغربية او ثقافته الشرقية او دراساته يعني طبعا نحن نتكلم كلام مع يعني ال... ال... الاحترام للشخصية نفسها على اعتبار انه هو معزور بجهله في هذه القضايا لكن ما يتعلق بالحديث عن الفطرة والكلام عن الفطرة فهنا مقوله الفطرة دي يعني انت مين انت, انت تطلع مين الانسان ده يطلع ايه كل واحد يسألش نفس السؤال دي لا هو طب حتى لو قال ايه الوقت الكل بيتكلم على مصر والوطنية حب مصر ما احناش عايزين نقع في اللي في فيه قبل كده انت عارفين ان كانت الوطنية في الحزب الوطني ما فيه زيه منيكه الشعارات وطنيه وطنيه وطنيه الكل بيقول مصر مصر مصر مصر واحنا برده مصر بس مصر مين اللي بيحب مصر ومين اللي بيخاف على مصر ومين احرص الناس على مصر ما تقولليش اللي بيتكلم كتير بشعار مصر اللي بيتكلم بشعار مصر ويرفع شعار مصر في الغالب شفناه في الحزب الوطني كان نصاب وحرام يوم ما يبالغ ويحط يفططين عن حب مصر ومنشوده عن حب مصر يبقى اكيد بيعمل عامله مهببه بيسرق فيها البلد وبينهب البلد وبيهرب اموالها واموال البلد بره ما حدش ينكر الكلام ده ولا يجادل فيه كل اللي كانوا في الحزب الوطني ايام حسن مبارك إلا من رحم الله كانوا بينهبوا في البلد وبيأكلوا في خيرها وحوق الناس ومجموعة بسيطة هم اللي مسكين البلد والكل بيقول بحبك يا مصر فمش عايزين الشعار يجي بحبك يا مصر احنا متشككش في وطنية الناس وحبها لمصر بس اللي ما بيخافش من ربنا سبحانه وتعالى ويتق الله في مصر يبقى وبيكرع مصر ما يحب عشاء والخوف من ربنا مرتبط مش بعقلك ولا برؤيتك يعني حتقول لي واحد بقول يا رب أوامرك دي ما تلزمنيش ما العلمانية ايه ان واحد بقول ربنا يا رب أوامرك ديت ما يعني خليني بعيد وخلي أوامرك دي حطها في جنب ما هو الإسلام عبارة عن مجموعة أوامر فأوامر ربنا بقول لا ابعدوها خالص خلاها محصولة جوه مسجد وخلاص انما في الحياة لا هو جايبنا في كارثة يا أخ حلمي إلا أن احنا مش ملتزمين بأمر الله هو أنت متخيل البلد الفوضى اللي عايشة فيها عايشة فيها بسبب الإخوان المسلمين بس البلد عايشة في فوضى بسبب توجه البلد نفسه الوقت اللي يقول لك المظاهرات حق مكفوه طب انت جبتوا الكلام ده منين ما هي شريعتكم التي شرعتم بها ان المظاهرات حق مكفول للجميع طالما كانت سلمية جبتوا الكلام ده منين مصدركم فيه ايه هتقول ارادة شعب الشعب اتفع على ان المظاهرات حق مكفول بشرط ان يكون سلمية خدتوها منين من الغرب طب الغرب وديحك عليه لان المظاهرات في الغرب لها ضوابط وهم نفسهم في الغرب ما بيسمحوش بالكلام انما لما نيجي عندنا عشان نحكمها الشعب اراد ذلك طب هو ارادة الشعب ان المزارات تكون سلمية واي واحد حقه التظاهر واللي عايزه ينزل يعبر عنه يبقى انت بتقول الشعب اتفق على الفوضى بالضبط فهل اتفاق الشعب على الفوضى يبقى قانون واحد يقول لا ما المظاهرات ما طب وبعدين افرض مجموعه من الناس جم قعدوا زي ما بتوع ربع قعدوا في الشارع تي وما بدهمش يمشوا وقالوا سلميه سلميه يعملوا العمله ويخربوا الدنيا والاخر يقولوا سلميه ودلوقتي الشرطه متكتفه والجيش متكتف والشعب متكتف ومش عارفين يفضوا اه حلوا لنا المعادله دي بقى يبتوع بتوع المظاهرات شدت شرعتها بالعلمانية احنا بقول دي فوضى لا يجوز شرعا التضارب في الشواء وده شرع ربنا سبحانه وتعالى وان قال الازهر يجوز لان الازهر لا يمثل كتابه السنة بل الازهر يتحاكم بالكتابه السنة زي ما احنا حكمنا كلام مثلا واحد زي القراضاء والكتابه السنة من سنين وقلنا لكم الراجل ده مضلل قلناها في ايام الاخوان وقلناها قبل الاخوان ودلوقتي الناس بتكتشف انه مضلل يعني انتوا ما بتفهموش الا بعد سنه او سنتين ليه لان انتوا لا تنظرون بنور الله ولا تنظرون بكتاب الله وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم عشان كده بتجي الصدمات وبعد كده ما يفوش الانسان بينها اقولك بالوقت عايزين ننزع منه الجنسية لان راجل مخرف بيستعد عنها الدول الغربية هو مخرف من بدل اخواني حتى نخاع على الفكر البطل بتحسن البن وقلنا لكم الكلام ده من زمان ويا ما اتكلمنا فيه ان القراداوي ده فكره فكر جهمي وهدول جهمي احنا عارفين جهمي يعني ما هذه برضو من ضمن الكوارث ما انت لو انت عارف يعني ايه جهمية هتعرف ان ده مذهب صرى كالسرطان في الامه الاسلاميه يقدمون اهواءهم وعقولهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم مع ان ربنا انزل هذا القرآن وهذه السنة هداية للناس انا صراحة الكلمة اللي قالها النم نم يعني استغربت الوقت الناس بتصطط في الماء العكر طالما الإخوان المسلمين واللي معاهم من المشايخ كانوا مضللين وإحنا مقررين بذلك وإنهم كانوا على ظل المبين يبقى في المقابل بقى فرصة تعال على الإسلام وتحامل عليه والخلاء علمانية علمانية اللي بتتكلم عنه وإنت متفايل الشعب المصري البسيط حيقبالها منك أولا أغلب الشعب ما يعرفش عن علمانية إنت جايب مصطلح من عندك وجايبه بتصدره ليبرالي ولا علماني تب ليه ربنا بيقول هو سماكم المسلمين أنا الأول اللي أن أعرفه حلمي النمنام يبقى أكيد الاسم مسلم لواحد مفترض أنه يكون مسلم يعني. واحنا نقول مسلم ولا نكفره حتى لو كان آلا علمان لأن الغالب عندنا نجاهل مش فاهم دين ما عليش يزبروا علي لأن في ناس بيحاولوا يفهم الإسلام بمذابهم الإسلام يا عبارة عن وحي نزل من السم أي واحد هيختلف معك قل له حديد للوحي ما هو هذا الأصل هو ليه الإمام البخاري لما بدأ الصحيح يكتب أحاديث النبع السلام أول ما بدأ بدأ بكتاب الوحي وذكر كيفية نزول الوحي على النبع السلام والطرق اللي بيثبت بها الوحي الوحي كان بيجي للنبي عليه الصلاه والسلام ازاي الوحي دي هي رساله السماء فانا لما اقول مثلا الواحد زي الأستاذ اسلام البحيري حدد لي رساله السماء ايه هو الوحي واحد زي حلم النملم مسلم وبقول العلمانيه هي دين الفطره او هي الفطره في مصر يعني او مصر اتكات على الايه على الفطرة والفطرة ايه يقول لك طيب أنا دلوقتي عايز الأستاذ اللي هو حلم النملم اقول له أو أقول لي مثلا واحد زي الأخ اسلام البحيري أقول له لي الوحي إيه هي رسالة الإسلام ما هو ربنا سبحانه وتعالى أنزل رسالة من السماء مؤمنين بها ولا مش مؤمنين ان في رسالة نزل من السماء جبريل نزل بها من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة دي مؤمنين بها ولا لا فما مش أي واحد هيقولك لا أنا مش مؤمن به أي واحد من الإعلاميين حتى لو كلمت على وحدة إعلامية سافرة والمقصود بصفورها أنها طلعة بشعرها طبعا كده وكاسرة عارية لكن هي كمسلمة بتقول أنا مسلمة أشهد إلا أشهد إلا أنا محمد رسول الله فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا عايزين رسالة أما ليه بيتكلم على رسالة الرسالة دي عباره عن ايه عايزين نحددها ما هو نتفق احنا سوا على الرساله دي فالرساله دي بتمثل الوحي اللي جاء هدايه لان لما ربنا سبحانه وتعالى امرنا في فاتحه الكتاب ان كان الاخ حلم النملن بيصلي يعني وعارف احكام الاسلام يقول لك انا بصلي هقول لك لا الصلاه مش مهم خلينا نقول برضه معذور بجاهل لما نشوف اخرتهم ايه ولك بصلي فبقول في كل ركعة فاتحة الكتاب وبقول في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم طب ايه الصراط المستقيم فربنا اسمعه تعالى بينه ألف ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقيم فانا عايز لحدد الوحي هل الوحي قرآن بس ولا قرآن وسنة والسنة تنضبط ازاي درسالة المفروض هم يكتبوا فيها بقى في الجرائب يحاولوا يوضحوها يعني مع بعض وبعد ما يلفوا يدوروا ويدوكم السبع دخات بالحجج العقلية والنقلية ويرجعوا إلى طريقه أهل الحديث في إثبات الحديث أو عدمه نبقى ساعتها نتفق معهم في المسألة بس إحنا هنسيبهم يلفوا هو أصلا ما درش ما هو لو درس العلم اللي لازم كل واحد مسلم يعرفه عشان يمحي أميته في الإسلام واحد بيبقى أستاذ دكتور صحفي قاضي مستشار وهو عنده محور مئة في إسلامي وما عندهش محور مئة في إسلامي يعني ما خدش محور مئة في الإسلام هو صاح على الإيمان المجمل يحمل عمت عمة المسلمين في مصر الإيمان المجمل يعني إيه يعني ما فيش واحد حيقول لك أنا لا أؤمن بالله ما هيبقاش مسلم لا أؤمن برسول الله ما حيبقاش مسلم هو الفرق بيننا وبين المسيحيين إيه إحنا نؤمن بالله وحده لا شريك له المسيحي بيقول لك لا أنا مؤمن بإله تاني اسمه يسوع وإله تالت اسمه الروح القدس أو إله واحد بتشكل في ثلاث أشكال دي أول حال أنا مؤمن بمحمد رسول الله صلى الله إنه صراني بيقول لك لا أنا مش مؤمن بمحمد حتى لو ضرب الجرس مع وقت الأذاب لا يغني شيئا هو لك لكن نحنا أبناء وطن واحد وعايشين مع بعض ماشي أبناء وطن واحد بس في حقوق ما ينفعش تجوازها وإلا يبقى أنا دلوقتي حاجة على حساب اخرتي عندما ألقى الله عز وجل من أجل ضيع أضيع دنيتي تضيع الدنيا لكن أنا ما جيش على اخرتي بس أخالف ربنا المخالفة التي تؤدي إلى جهنم أو أننا أقول ان صورتنا بقت حلوة وفي لحمة وطنية وشمس ما اللحمة الوطنية ما احنا عايشين مع بعض معنا. لا ربنا سبحانه وتعالى هيزيل النصارى من العالم ولا ربنا سبحانه وتعالى هيزيل المسلمين من العالم بل سيبقي بحكمة الابتلاء اليهود والنصارى الى يوم القيامة ربنا قال كده فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة يعني النصارى موجودين واليهود موجودين واحنا متعايشين معهم بس على ضوابط ما ينفعش الامور تبقى فوضى والضوابط دي مش انت اللي تقولها وتحددها لا لان انت لو حددت هانت فالضوابط اللي انا هحددها غير الضوابط اللي غير هنختلف فيما ما بيننا والضوابط اللي عايزينها النصارى غير الضوابط اللي انت عايزها النصارى عندهم زي ما ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فانت مهما تعطيهم من حقوق مش حي... مش هيرضوا هو عايز يقول لك انت تؤمن بان انا ادخل الجنة معاك هو ده ابدا ما فيش الكلام ده ففي حاجات ما ينفعش ان احنا نتجاهلها او ان احنا نحاول ان احنا نميع القضايا فيه بنقول في وحي ايه هو الوحي الوحي دي رساله السماء فانا لما اقول له مثلا انت ربنا خلقك ليه كلام الوقت مع الجماعة العلمانيين اللي هم يقولوا العلمانية فطرية في مصر او مصر في اصل الفطرة علمانية لا مصر في اصل فطرتها هي فطرة الاسلام فطرة الاسلام دي مش موجودة في مصر بس لا موجودة في كل شخص في الدنيا حتى الامريكا الفطرة دي اللي ربنا خلق الناس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها كل مولود يولد على الفطرة وابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان فالاصل في الناس من يوم ولادتهم الإسلام حتى يتبين العكس يعني رسول السلام بولد مولود يولد على الفطرة وبعدين قال إيه وابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هم اللي يتبينوا عن الفطرة لكن الفطرة في القصل انه هو ناشئ على دين الاسلام فواحد يقول لك ازاي يعني يعني هو طلع من بطن امه قول اشهد ان لا انا محمد رسول الله لا الفطرة انت فهما غير الفطرة معناها الافتقار الذاتي الى القوة العليا لاستعداد لطلق الرسالة هذا معنى الفطرة أنا كل واحد كل واحد فيه كل واحد فيه حاسس بأنه محتاج فقير فقير غصب عنه لأن أدل دليل على فقره إنه يوم ما يتولد لازم واحد رعاوة تولاه فالفقر عنده شديد فيوم ما يستغني شوية بشوية عن الآخرين يبدأ هو يحس بنفسه بس مازال فقير في احتياج لأشياء كثيرة جدا جدا في احتياج لمن يقيمه طيب اللي حيقيمه وينظم ضربات قلبه ويعني يحرك الدم في عروقه ويقيم بدن الشخص في أجهزته في كل لحظة تمر عليه لازم واحد يقوم ومعلوم ومعلومة مشاني اللي بقوم بها ولا المستاذ حلم النمنم هو اللي بيقوم بالعمليه دي لا بيتحكم في ضربات قلبه ولا في الكلى بتاعته ولا في كرات الدم البيضاء وحركتها ولا في خلايا المخ واعصابها ولا في شمس القبيل دي امور اقامها الحق سبحانه وتعالى منستغنيش عنه طرفه عين فلو واحد قالك لا انا مستغني نقول له بقى ايه ورين استغنى كده عن ربنا سبحانه وتعالى لحظه ايه اللي هيحصل حيموت. يعني لو خنأ نفسه حيموت لو واحد كتم نفسه نفسه حيموت ليه؟ هو محتاج إلى قوة عليا تغنيه من فقر ده بيسموه دليل الفطرة عند السلف الصالح في الإيمان بوجود إله للكوم ما فيش ولا شخص إلا وهو مقر بالافتقار أب الفقر الزاتي شاء أم أبى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد تفضل لا اذا كان هنا من معي الاخ المحاسيني من المغرب تفضل اتفضل يا اخي حسيم اتفضل معنا اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا أهل يشوف. أهل وسالم لله الله من المغرب. أهلاً وسهلاً حياكم الله تفضل يا سيدي. أنا عايز أسأل سؤال السؤال الوحيد. تفضل. مصر ربنا يحفظ مصر. ده, مصر. ده, مصر ده أو شرعية. إيه؟ بتترى بتقول لي على اللي حصل في مصر يعني هو انقلاب ولا شرعيه تقصد هذا الانقلاب ولا ليس انقلاب تقصد هذا يعني طيب خلينا ناخذ السؤال على ان اللي حصل في مصر انقلاب ولا مش انقلاب احنا لا يعنينا انقلاب ولا مش انقلاب احنا يعنينا وجود رئيس ممكن لو ان حصل فيه انقلاب خلينا اوضح لك بصراحه عشان الناس مش عايزه تفهم حتى لو فرض ان ده انقلاب طالما الحكم الان ممكن لمن بيده تدبير امور البلاد والقوه في يده فلو السمع والطاعه دي مفيش فيها كلام عندنا لان مسألة ال الحكم والسمع والطاعة مرتبط في الشرع بالتمكين الذين امكنناهم في الارض المتغلب اسمه الحاكم المتغلب فلما تيجي تشوف اللي حصل في مصر الجيش بيعتبر زي اهل الحل والعقد بالظبط هو اللي في ايدهم القوة فاللي في ايدهم القوة شافوا ان البلد بتتسرق من قبل مرسي وجمعته والشعب نفسه رافض حكم مرسي وجمعت وأنا معاهم ما كنتش راضي عن هذه الأمور بس كنت بسمع وأطيع لأن كان اهل الحل والعقد اللي بيمثلهم الفريق السيسي والجيش كان ولقوا لسه لمرسي فنسمع ونطيع شافوا ان البلد بتتنهب فشالوا مرسي وحطوا مكان رئيس المحكمة الدستورية ده التوصيف الشرعي يا ابني اللي احنا بقول فيها شرعية ولا ما الشرعية الشرعية دي كلام فاضي اللي بتكلم عنه ده الديمقراطية وكلام من لان لو فرض ان فيه ناس جاءوا بالقوة وازالوا الحاكم الموجود ونصبوا رئيسا اخر غير مرسي وغير اللي موجود وبقى هو اللي في ايد القوة في البلد فلو السمع في غير معصيات الله انما دلوقتي احنا بنقول اللي ماسك البلد راجل مسلم والقوه في ايده هل انا اوقفه في الشارع واخرج الناس عشان يقتلوا بالالاف واسمي ده جهاد في سبيل الله اهو جهاد ضد كفار احنا بنجاهد مين وبعدين العمر ما شفت في الدنيا ابدا ولا سمعت ولا قرات ان لو في كرسي لرئيس أزيل هذا الرئيس يبقى أزيل الإسلام من اللي قال إن الإسلام هو مرسي ومن اللي قال إن الإسلام هو الكرسي الإسلام ربنا حفظه بحفظه الكوني وبتدبيره الكوني إلى قيام الساعة قال أننا نحن نزلنا الذكرى وأننا لا يحافظوه لا حيتأثر بعلمانية ولا بإخوان مسلمين ولا بغيرهم الإسلام محفوظ إلى قيام الساعة أضف إلى ذلك إن ربنا أبقى من الناس من يقوم على تطبيق الإسلام على نفسه ما نقول لك فيه خلل في ربنا أبقى الناس دي إلى يوم القيامة يطبقون الإسلام على أنفسه حتى لو كان فرد هو الجماعة ولو كان وحده الأخ عبد العزيز من الرياض من الإمارات أهل وسائل الأخ عبد العزيز من الإمارات فضل يا أخ عبد العزيز السلام عليكم كيف عليكم السلام وبركاته كيف حالك طيب والله بخير حال ربنا يحفظك ويبارك فيك ما الله عليك شيخ الله يبارك لك نعم محمود الشيخ معاك يا اخي تفضل كيف حالك شيخ بخير والله الو اسمعني من التليفون الله يبارك فيك اسمعني من التليفون يا اخي بس شوية كيف حالك يا شيخ كيف بخير والله الحمد لله شيخ ودنا تسيدنا كيف نحذر اخواننا اللي مستثمرين في في مطره الاخوان بيسمي هذه كيف نحذر منهم كيف نحذر منهم كان نحذر من هذيل الناس اللي حولنا من خطر اخوان المسلمين جزاك الله خير اي لايك خير كيف نحذر الناس من خطر الو... الاخوان المسلمين ببيان منهجهم أنت، لو كشفت للناس حقيقه الاخوان المسلمين واحد يكون فاهم عقيدة يبين حقيقتهم وخصوصا لما تركز وسائل الإعلام على هذه القضية من قبل أناس متخصصين ما يكونش أناس بس بيقول لك أنا بعديهم وخلاص لا تبوا عديهم ولا من قبل ناس علمانية لأن الحلم النمنم النهاردة واحد صحف عنه اسمه حلم النمنم طلع يقول العلمانية هي دين الفطرة أو العلمانية هي الفطرة في مصر أو مصر علمانية بالفطرة فده واحد عمره ما هيقبل الإخواني مش هيقبل الكلامة ولا اللي هو له ولأ لإسلامه حيسيب الإخوان عشان يسمع كلام حلم النم هقولك ده عدو لله وعدو للاسلام وهتبقى معركة إنما الحقيقة لو انت عرضت كلام الإخوان المسلمين الباطل اللي حسن البنا سرق فيه دعوة الإسلام ورسالة الإسلام ونسبها إلى جماعته وقال هم دول المسلمين بس وبعدين رافعين شعار الإسلام وبون الإسلام في الكرسي راح الكرسي يبقى راح الإسلام هم متخيلين كده عشان كده هم وقفين في الشارع هم وقفين في الشارع ليه واقفين عند ربع العدوية ليه هم متخيلين إن إذا مرجعش مرسي يبقى الإسلام ضاع وقال طبعا فهم خاطر الإسلام لا متوقف على مرسي ولا متوقف على اللي مسكن البلد الإسلام محفوظ بقيام إخامة الحق سبحانه وتعالى له إلى قيام السعر بحفظ الله وتدبيره الكوني بمشيئة الله عز وجل ولا تكون إلا كوني فأنت عندك فرصة في إ وكذلك بنقول لدول الخليج في السعودية وفي الكويت ان تكشفوا الناس بحقيقة الاخوان المسلمين وتعملوا برامج فعالة في قنواتكم بدل برامج الهلس اللي موجودة في القنوات دي انت عندكم قنوات وامكانيات تقدروا تتكلموا فيها عن الاخوان وتناقشوا فكرهم ساعة بساعة وتجيبوا ناس من الاخوان يناقشوا انكتنتوا على حق قولوا على باطل اللي بتقروا معنا بالحق عشان الناس تتعلم دينا صح وتفهم الدين الصح لو الناس فهمت الإسلام كما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما حتحصلش مشاكل وحيوعفوا للباطل وهم اللي حصدوا الإخوان المسلمين لأن الإخوان المسلمين أساءوا إلى الإسلام عندما أوحوا للناس أنهم الإسلام فلذلك لما هم خربوا الدنيا لما مسكوا وحكموا الصورة بتاعتهم هتزة وعلى فكرة كلما ازدادوا عنادا في الوقوف في الشوارع والميادين ازداد بغض الناس لهم وفي ذات الوقت ازداد خنقهم لأنفسهم فعشان كده احنا بنقول البلد والله لن تسلم الا بعودة صادقة الى كتاب الله وسنة رسوله وسلم. والمقصود بالعودة الصادقة الى الكتاب والسنة انه قولك انا مسلم على ما خولني الله واسترعاني كل واحد يبقى مسؤول عن ربنا ادهوله والحاكم مسؤول ونقول له اتق الله بس اتق الله عز وجل فينا وطبق منهج الله في مخولك واسترعاك دي مش محتاج الدستور ولا يحزنون يعني حكاية البادة التانية من الدستور انا بقول لك ملاش لازم ليه؟ لان مصر في اول بند فيها دولة اسلامية فطالما دولة اسلامية يبقى حاكمها المسلم مفروض يطبق الاسلام في اللي ربنا له ربنا اداله مصر فمصر امانه عنده الامانه دي هي يضعها حيث اراد صاحبها اللي فوق العرش رب العزه والجلال ان ما كانش فاهم كده يبقى وضع الامانه في غير موضعها شانه شان اي واحد ربنا اداله امانه او محل او سياره وحيسال عنها يوم القيامه ده المنطق اللي اتكلم بيه النبى والسلام واضح لكل الناس كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها فدا كله مرتبط بالسؤال اللي سالناه في الاول لما قلنا للاخ حلم النم نم بنقول له انت ربنا خلقك ليه انت لازمتك في الحياه ايه عشان تبقى صحفي عشان ايه عشان تقولها طالب بحقي عشان حقوق الانسان عشان الديمقراطية هل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى اوجدك عشانه فهو مش فاهم الاجابة الصح. احنا بنحاول نبين الاجابة الصح في هذا البرنامج او في هذه المحطة الفضائية بنقول ربنا خلقنا ليه وعشان ايه لو تفهمت صح ما هيصالش اخلاق انما الاشكالية اشكالية جهل لا الاخوان فاهمين ولا دول فاهمين نرجع الكتاب والسنة ونشوف ربنا خلقنا ليه وبالراحة ربنا سبحانه وتعالى مال إني جاعن في الأرض خليفة أصدوي ما المراد بقول إني جاعن في الأرض خليفة وخليفه المين وهل كل واحد فينا خليفة ولا مصطلح الخلافة ده ما ينفعش بيدي العلمانيين وربنا بيقوله في القرآن فلازم نناقش فإن أقر بما ذكر رب العزة والجلال يبقى وضع كويس فهمنا ان الراجل ده عايز يفه موصل الحق وان قال لا انا معرض على القران ومش عايز القران ده والله خلاص يبقى نعاملك على ان انت راجل ملحد ومسؤوليه الامام اللي مسؤول عن البلد أول الأمر الامر ان يحاكمك ما نفش امر ربنا فيك يبقى هو اللي يتحمل المسؤوليه هو كده شرع ربنا سبحانه وتعالى ينبغي ان أنا اتعامل بيه إنما لو تعاملت بالديمقراطية والمظاهرات حق مكفول الجميع طب وحلوا البلد بقى وخل الأمن يستتب فيه لا الحكومة حتعرف لأنها خيفة من أشتون من أشتون ذي اللي هي جاء من أوروبا دي وخيفة من أمريكا وخيفة ما عرفش من مين وخيفة لا يقال كذا وخيفة لا سبحان الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فبدل ما يزيدهم ايمانا يزيدهم خوف من التنيين تابع انت سايب الميادين كده اقول لك تظاهر حق مكفول. طب ابقى اشوفه اخوان المسلمين عندهم من المكر والدهاء ما تزل منه الجبال هيفضلوا قاعدين في الشوارع للونهار ومش هيسبوك مظاهرات ومكر وخبز الشيطان نفسه ما يعرفش يخطط ولا يفكر زي ما الاخوان المسلمين يفكروا والله ما يعرف في مسألة التظاهر واكتساب أرض وعمل خلل وشلل للبلغ كله والحكومة بتقول حق التظاهر مكفو قال لا. مش عارفين تخلصوا الناس من الأزمة بشرع الله تبارك وتعالى والحق المكفول اللي ربنا أده خليكم بقى قاعدين في الشوارع وصاب منهم والدخلية كلها والشرطة كلها والناس كلها قاعدين بيستنهم ما هو اللي حيحصل فيها دلوقتي الاخوان ماشيين في حته زي ما راح بورسعيد واحد اخواني قال كلمه ولا هم قالوا كلمه الاخواني بيتحرشوا ببعض ولعوا في المحلات بتاع بعض من شويه صغيرين فانا في المسكي ولا هو فين ولعوا في بعض ها خلوهم بقى يولعوا في الدنيا بقى وهكذا تستمر الامور ليه عشان التظاهر حق سلمي ومكفوف وما نقدرش نفرض حظر تجول لعاود يقولوا علينا برا ان احنا بنحكم بانقلاب عسكري تم يقولوا ولا يتحرقوا بالغاز انت ليه مش عايز تخلي البلد تنعم بالامن العيد لسه على اسبوع ليه ما بتفرضوش حظر تجول في الشوارع بحيث ان الناس ترجع لبيوتها ويبقى فيه هيبه في البلد وبعد كده اللي عايز مصلحته يبقى يخرج بقى ويخرج بادب هو ده المطلوب وده اللي امر ربنا سبحانه وتعالى بيه لان الحاكم في يدي القوه انما لو صبنا الناس بهذا الشك يبقى كل واحد عاد في بيته بقى الناس ماشيه راحه مظاهره عند فلان طب هم هيروحوا عند مدرات الامن الامن هيشتبك فيهم هم عايزين كده فهيموت منهم ناس حتى لو موتوا بعض اهو موتونا والدماء أريقت والدماء أسيلت زي ما حصل في في اللي حصل عند المنصب بتاع مدينه نصر دي أنا يعني بستغرب والله وهي اللي بيحصل مفيش لأن النظر القضية مش نظر شرعي مش نظر بمنطق واحد المفترض أنه هو يخاف الحق سبحانه وتعالى في أرضه وفي بلده فيعمل اللي أوجب عليه ربنا سبحانه وتعالى واللي يعمل اللي أوجب عليه ربنا سبحانه وتعالى في الحفظ والحفاظ على هذه البلد لا حيهمه إخوان ولا حيهمه أمريكان ولا حيهمه يهود ولا إسرائيليين ولا شنازة القبيلة ولا حتى اللي هو بيتعرض واستشرف في فتنة هو اللي جابوا نفسه هم اللي جابوا نفسه ايه اللي خرج الناس في الشوارع عبدالعدي في الشوارع بهذا الشكل؟ فواحد يقول لك احنا عايزين حقن الدماء طيب واحد تحقن الدماء ازاي إلا إذا الناس دي رجعت لبيوتها عايزينها في الشوارع خليكوا عادي في الشوارع خلي البلاد تنهار تنهار تنهار تنهار تنهار مفيش إنتاج مفيش اقتصاد كل يوم نعيش بقى لما ايه القرشين اللي صدق عليهم تصدق بهم الناس علينا يخلصهم ونعد نبدي ادم للناس اسال الله تبارك وتعالى ان يهدي سائر المسلمين الى اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم فاصل ونرجع تاني إن شاء الله قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذيرون فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة ورزقا الله رب ترقبوا موسوعة أسماء الله الحسنى في توبها الأخير الدراسة الشهيرة التي كشفت حقيقة الأسماء الحسنى المشهورة وتصويب ما فيها من أخطاء علمية فيها إعجاز نبوي يحقق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجود 99 اسم في الكتاب والسنة وبها رد على جميع الشبهات التي أثيرت منذ ظهور الدراسة بعد هذا الفاصل كنا نتحدث عن الفطرة ومفهوم الفطرة والرد على الأستاذ حلمي اللي نمنا في مقطع الفيديو اللي قال فيه إن مصر علمانية بالفترة ويعني محاولة وصف العلمانية وأنا مش فاهم يعني ماذا يقصد بالعلمانية هل العلمانية اللي فيها فصل الدين عن الحياة تماما زي ما هو في عند النصارى في الغرب إن الدين بتاعهم اللي موجود في الكنيسة ما ينفعش لقيادة العالم ولا لقيادة الإنسانية ولا لتطبيقه على كل إنسان خاطبه رب العزة والجلال بهذا الدين كوصف مسلم يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويعبد الله وحده لا يشرك به شيئا كما قال وما خلقت الجن والإنسان اللي ليعبدون ولا يقصد شيء آخر في يخبرنا برضو علشان شيء من الحق وقال مصطلح لا دين في السياسة والسياسة في الدين ده بالنسبة للعلمانية في الغرب كفر لا شك في ذلك يعني لان اصلا الانسان ارتباط لفظ الدين به جاي من المدينة والمساءلة والحساب والجزاء معنى قول الله تعالى مالك يوم الدين هو يوم المسائلة فمسائل على ايه مساءلة على ايه مسائلة على امانة انت بتحملها فالامانة دية هي الدنيا اللي ربنا قسمها بين العباد فلالدهولك من الارض انت مسؤول عنه في الدنيا والاخرة ربنا يعرف هفسك عليه دنيا واخرة دنيا بالأحكام اللي نزلها واخرة ان عصيت أحكام اللي لو ضيعت الامانة فالنار مفتوح وان قطعت ربنا وقديت الأمانة وفهمت انت ربنا سبحانه وتعالى أوجدك عشان إيه ورسالتك في الحياة إيه وعملت الواجب عليك ونفسته وقديت رسالة صح فالجنة مفتوحة ده الفرق بين العلمانية هنا والعلمانية هنا فهنا بعض الناس لك الأحزاب الإسلامية ادخال الإسلام في الحزبية غلط ادخال الاسلام في الحزبية غلط انا معاك ادخال الاسلام في الحزبية غلط لكن هل الاسبي... الحزبية اصلا شرعية هي دي القضية هل اجاز الاسلام قيام احزاب معنا اتصال فضل الاخر محمد من السعودية نعم يا اخي فضل اخي فضل محمد. اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكلم الشيخ محمود يا شيخ معاك الشيخ محمود اتفضل حياك الله يا أهل وسهلا بك حياك الله يا شيخ حقيقة أنا يعني تابعك يعني نعطي كلامه كبير وأنا انتابع من أول لك الله يجيبك يا شيخ يعني العقيدة و و يعني عنى قناعة كثير في علمك الله يجزاك إنما مقص يعني هذا من الأخوان يعني ما أدري عندي غالي سألك سؤال يعني تفضل يعني سألت هل هل هذا الرأي يعني شيخ الله يجزايه يعني هل هو قناعة دين في دين الله تعالى كاردي أم يعني غيرة موقف يعني غير موقف من الأخوان أو لا دا دين ما الله أنا يعني دين يا أخي الفاضل <تصفيق> ما فيش بينه وبين الإخوان حاجة والإخوان فئة ضالة مبتدعه من الفرق الضالة طيب احنا فيش بيننا والإخوان حاجة بل هدايتهم احب الينا مما هم عليه الآن لان انا لو كانت القضية قضية, قضية عداء شخص بيننا والإخوان انا معرفش حد شخص في الإخوان خالص يعني معرفش ولا واحد في الإخوان المسلمين تربطني بيه علاقة خاصة من الشراكة في العمل أو شيء مثلا في الورث أو ما شابه أبدا ولا عرف حد منهم خالص معرفة شخصية من جهة الطول العشرة يعني أو القربة أو ما شابه ذلك لا الفكر كله في الإخوان المسلمين أنا حتى في قرأت لهم كانت مش كتير في الأول لأنه ما كانش يعنيني أن أنا أقرأ الإخوان المسلمين سلوكهم واضح مش محتاج لكلام كتير إنما لما قرأت الإخوان المسلمين بتفصيل من بضع سنين وفهمت منهجهم من منظور اعتقادي ما فيش ولا واحد من اهل السنه الراسخين في العلم الا وسيتفق ويقول بنفس المنطق اللي انا بتكلم فيه حتى لو انا معرفوش دور اصل مش كل واحد برضه انتسب الى العلم وانا شيخ ولو محاضرات ولو شرايط يبقى شيخ لأنه ممكن تلاقيه متأثر بالإخوان المسلمين وفكرهم وبكلامهم وما قدرش يفهم الخلل في اعتقاده ميه لأنه هو أصلاً ممكن يبركش على العقيدة والعقيدة مش عنده أو, أو لم يفهم أو يتربع على العقيدة الصحيحة اللي فيها تقديم النقل على العقل العقيدة الصافية اللي كان عليها أصحاب النبع والسلام في تصديق الخبر وتنفيذ الأمر فعشان كده كثير من الدعاء سقطوا وما فيش أكبر في الشهرة من اللي كانت ما قناه الجزيره قناة الجزيرة في برنامج الشريعه والحياة اللي هو القرضاوي الان كل الناس عرفت ان القرضاوي راجل مهوس او مهووس وراجل بيتاجر بدين وراجل عنده الاخوان المسلمين مقدمين على كل حاجه والاسلام يعني مرسي ومرسي يعني الاسلام ومحدش أب كده ابدا هو الان رأو الشرعية الديمقراطية عنده مقدمة على كتاب الله وسنة رسوله في الأحكام كتاب ربنا وسنة رسول يحتم على الإخوان أن يعودوا إلى أعمالهم وبيوتهم والملك لله يعطيه من يشاء يؤتي الملك من يشاء وينزع ملكا من يشاء هم لا يقرون بذلك ولعبوا في الأحكام واعتصموا بالميدان وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أين في كتاب الله أو في سنة رسول إن الاعتصام بميدان من الميادين هو نصرة للدين أين في تاريخ المسلمين هذا؟ احنا هنقلف في دين الله عز وجل؟ معانا اتصال مين؟ مين؟ معانا الأخ أبو خلفان من الإمارات أهلا وسهلا يا أبا خلفان مرحبا السلام عليكم شيخ عليكم السلام ونحط الله وبركاته كيف حالك يا شيخ شهر أبا طيب والله بخير حالي يا أهلا وسهلا بيك بشرنا عن صحتك إن شاء الله طيب والله بخير حاله بنحفظك وبارك فيك شيخ حنا أنا عندي سؤال توضيح أبغى توضيح من عندكم كيف نبين أن محمد العريسي ومحمد حسان وجماعات الضلال وناصر العمار وجماعات هذه جماعات الظلاء كيف نبين للناس لأن كثير من الناس مفتني في هذا في, في, في هذه الناس من يعني من فتنين فيهم وفي رقائسهم ويقولون أن هذا دقة أن أنهم من السلف. فهذا هو واضح للناس أنهم الإخوان. أحسنت هو صحيح كثير من الشباب لا يستطيع أن يميز دعات ال البدعة الفتن لأن هما في الغالب مم. يتخفوا عندهم ظهر وباطن لكن كلامهم بيظهر. لأ حنا نبغون وصل الفكرة هذه مش عارفين كيف نوصلها. أنا عارف والله. لأن كثير من الناس ولأن كل المتاجد عندنا في الإمارات والله مفتي في الإخوان وفي محمد مرسي وفي الإخوان وقالوا هذا الخروج الخروج السيسي واتباع السيسي هذا ما ما يكون شر الله وهذا كان يعني عندهم قليل من من, من الشرع يعني هم إسلاميين نوعا ما هم أقرب للإسلام من من من من البراجعي ومن عجل مهصور ومن السيسي هذا لو صح ان الاخوان المسلمين ما مسيقوش البلد قبل كده وبان كذبهم وضلالهم وتضليلهم وبان ان هم بتجرب دين الله عز وجل انما الاشكالية ان زي ما بقولك دلوقتي الفتن ان الناس اللي هناك بيقولوا ان الاخوان المسلمين اقرب لنا من العلمانيين هذه الشبهة اللي هما بيتكلموا عنها يعني لكن الحقيقة مش كده يا شيخ عارفين الكلام يا شيخ بس بس اللي مش عارفين كيف يوصدون الفكرة هذه تقوليني بشكل كبير أنهم مبرضين يتقبلون النصيحة طيب أنا أوضح لك يعني الله يبارك فيك مسألة مهمة جدا جدا أصل الخطأ <تصفيق> جاي من زي ما قلتي لك في دول الخليج بالذات على ان اخواننا لم يتكلموا في الاعلام وفساء الاعلام على مدار السنوات الطوال على فكر الاخوان المسلمين وضللهم هذا لم يحدث الان بان اثر الاخوان وتأثيرهم من خلال العمل في صمت تام واستغلال كثير من الدعاء اللي موجودين عندكم في الامارات او في السعودية او في الكويت وظهرهم قدام الناس على ان هم بيدفعوا عن الحقوق وهم حماة الاسلام وما شابه ذلك وفي الحقيقة كذلك هم دعاء للاخوان المسلمين فكان المفروض ان احنا نناقش كلامهم ونرد كلامهم الى اصله اللي موجود عند سيد قدب وعند حسن البنا ويظهر للشباب هذا من خلال مناقشتهم وكشفهم لكن من المؤسف ان الشباب معرفوش ان في اتجاه بمبنى على الكتاب والسنة بيناهض الإخوان المسلمين وبيبين العوار اللي عندهم ألا من خلال مثلا قناة, زي قناة البصيرة قناة البصيرة الاتجاه اللي فيها بنقول احنا اتجاهنا بنناقش فيه الكتاب وسوني لو حد منهم قال لا انتوا غلطانين تعالوا نقشونا بينوا الناس خطانا في قنواتكم لكن هم ما فعلوا ولا يستطيعوا أن يفعلوا فكان المفروض ان القنوات اللي موجودة عندك في الإمارات القنوات اللي موجودة في السعودية هيئة كبار العلماء تطلع تتكلم على الإخوان المسلمين وعلى ضلل فكرهم لكن ده محصابش يا, يا, يا شيخ شيخ ربيع والشيخ أحمد بازمول والمشايخ كثير وعندنا شهنين في الإمارات الشيخ محمد غيث كثير من المشايخ اللي نبهول. بس هذل مش ظهرين في الإعلام معصودهم مش مسموع يعني المفترض أن يستضافوا في القنوات أو حتى على الأقل فين هيئة كبار العلماء اللي موجودة في السعودية لماذا تطلعش تناقش فكر الإخوان على مستوى اللي موجودين نفسه إلا إن ممكن تلاقي في وزارة الإعلام نفسها هناك الإخوان مخترقينها ومخترقين حتى يا آل الشيخ نفسه. الإعلام. هنعمل إيه؟ أنا. نعم يا شيخ بس يعني في السعودية المشايخ والعلماء دين وهذا الشيء وحتى اللي ما هو. لا مهو مهو في قصر يا أخي ما هو بالقدر الكافي العالم مفتو في أسلوبهم في أسلوبهم وفي يعني. يعني في طريقتكم في في يعني فتنة الناس وفي اغلال الناس قصد تعرف اما يكون واحد من المبتدع هؤلاء بيحاول انه هو يعني يتكلم في قضايا حماسية تشعر بانه شيء هم الامة وفي الحقيقة غير كده هو بي بيسير الشباب انما يقول لك مثلا على المشايخ والامراء والحكام ولا لك دول قاعدين في القصور ودول قاعدين ب يعني منغمسين في الدنيا إنما هؤلاء يجاهدون في سبيل الله وهؤلاء يقاتلون في سبيل الله فالأخ نفسه يقاتل في سبيل الله فحيقاتل ازاي الحكومه دلوقتي اما تيجي تبين لهم ان دول بيضاللة الشباب طبقنا عايز أقاتل في سبيل الله لو واحد عندك في الامارات عايز أقاتل في سبيل الله حيروح فيه مفيش قدamo المسلمين, فسكة الإخوان المسلمين الإخوان اوقف في الميدان الفلاني عشان فيه صورة حتقام ضد الظلم وفي كده ضد الناس اللي هم كبت الحريات وضد كذا والإخوان حيستخدمهم تحت مسمى القاعدة سبيل الله أخبلت إزاي؟ فالأساليب بتاعتهم ديال المفروض منقشتهم فيها والرد عليهم على مستوى اعلامي وكشفهم وعدم السكوت لان يعني أنا رؤ... لا, لا يعني أقول لكم وبصراحة شديدة لم نجد قنام من القنوات الفضائية الموجودة في العالم بتتصدى مم. للإخوان المسلمين وتتحمل الأزى منهم كما تحملنا نحن فيهم القنوات مم. التانية كل القناة بتتكلم بتتكلم على أساس السقوط وما حدش طب تابوا بعدين السعودية فايج 20-30 قناة مفتوحة شوف اللي بتقال فيها الامارات فيها زيها البحرين فيها زيها فهم حيسكتهم لغاية ما يجي يجلاؤوا الإخوان المسلمين عاملين ثورة بيقلب الحكومات على الناس اللي فيها والشباب بيستجيب لهم فده خطأ اللي موجودين في البلاد دي في ان هما يسكتوا عن هؤلاء يا شيخ يا شيخ عندي سؤال بس موقفكم منه يعني في ناس يقول الخروج على مبارك كان حنا من ارضابه ولا الخروج على محمد مرسي حنا نبدو توبيح بين, بين يعني بين حسن مبارك وبين الحكم في هذا في السيسي وبتدين الناس ان هذا يعني الـ الـ الخروج على اثنين كان خطأ بس تستطيع من عندكم هذا اللي بنوضهم احنا هذا كلمتنا ورحة ان الخروج اصلا على الحكام وان جاروا هذا يؤدي الى مفسد عظيم ومن يوم ما حصل الثورة على حسن مبارك ولم تسلم البلاد ولم يسلم العباد كل يوم الاء وكل يوم فتن زم انت شاي وانتو عندكم برضو احطاتوا كويس جدا الله جدا, الله جدا لهذه القضية احنا واضحين في في سريتنا وكلامنا لان اللي بيحكمنا شرع ودين احنا لا بالناصح بن... ولا بالانصماء الا احنا بنقول لهم دلوقتي الاخوان المسلمين كان ورا كل بلا ورا الثورات اللي حدثت في البلاد الاسلاميه ورا هذا الفساد والفوضى وحتى لما حكموا يا ريتهم قدموا النموذج اللي يخلي الناس تتعلق بهم لكن ما فيش واحد انا بقول لك انا لا احسب ان شخصا في مصر كان على فطره سويه وقبل الاخوان المسلمين احنا كلنا بنرى الصنه والطاعه لهم في غير معصيه الله لكن احنا بنقول لك احنا عرضناهم من في الانتخابات بتاعتهم قلنا لا ينبغي اصلا المشاركه في الانتخابات ولو الاخوان نجحوا هتبقى كارثه على البلاد والعباد وده كان كلامنا قبل ما قبل ما ينتخبوا مرسي انت كنت بتتابع قناه البصير مشكور يا شيخ اذا الله يحفظك ربنا يحفظه ربنا يوضح يحفظ عن عن عن هذا الموقف ان عن شسم الخروج على مبارك والخروج على الأعضاء على محمد مرسي نعم توضيح للناس عشان بس توصلهم الفكرة الله يحفظك وبرك فيه إذاك الله خير. خالي معنا الأخ أحمد من الجزائر أهل وسنة يا أستاذ أحمد تفضل السلام عليكم عليكم السلام وبركاته تقبل الله منا ومنكم صحيح الأعمال وإياكم يا رب اللهم أمين يا شيخ والله إننا نحبكم في الله حبك الله الذي احببتني فيه والله حقيقه انا, أنا اقول لك ولاد حمد نحن من عائله سنية ومن نتبع بعض ان شاء الله نكون لذلك لا نريد ظهره لك خالص كان في شغله اللي أن او بشكل اخر اود منك تتبين ماذا يدري في, في مصر تفضل يتودي مني ماذا تبين اشكر عندك شيء تقيم ايش خلفكم التي هي في مصر بشكل اوضح حتى يتبين الناس ما هو فكر الاخوه حاضر تبين الناس ان ان ان رحم الشرفيين والله الحبيب ويعلمونها حق انا ما لها ذريع حتى تبين اننا ناس ده بخذهم اممهم ده هو عايز يقول الوضع في مصر بصورة اوضح احنا بنقول في مصر الوضع اللي موجود الان الحكومه القائمة الان اللي بيمثلها الرئيس عادل منصور والحكومة اللي هي اختارها رئيس الوزراء اللي موجود وزير الدفاع اللي موجود هؤلاء حكام شرعيون بما منحهم الله عز وجل من القوة او لما في ايديهم من القوة والتمكين نرى السمع والطاعة لهم في غير معصية الله عز وجل وهؤلاء عندنا مسلمون لا نقول بكفرهم ولا نقول بأن هم يعني يمثلون الاسلام كما ينبغي ولكن كل يؤخذ من كلامه ويرد وشأنهم في ذلك شأن الحكومة السابقة التي كانت للإخوان وكان بيرأسها مرسي والإسلام لا يرتبط لا بكرسي ولا بمرسي وإنما يرتبط بالحاكم الذي يحكم ولذلك إحنا بننصح للبنة اللي بتصغي الدستور وبنقول لهم إن المفترض إن يكون المادة اللي موجودة في الدستور إن حاكم البلاد أو مصر دولة مسلمة يحكمها حاكم مسلم فطالما حاكم مسلم يبقى هذا الحاكم المسلم اللي له السمع والطاعة في غير معصية الله ينبغي أن ينفذ أوامر الله التي أمره بها في رعيته وفي ما استرعاه وأوامر الله معروفة مضبوطة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خلاص كده انتهت ماش محتاجين بقى لدستور مفسر لهذه المادة ولا شيء من هذا القبيل لأن المادة نفسها حاكمة فإن قال بعض إخواننا المادة التانية الإسلام مصدر رئيسي بقى حيبقى في مصدر شرعي وحتدخله في حيصة بيص يعني المادة التانية من الدستور ديك ملهاش لزمة من أصله المادة الأساسية إن الإسلام دين الدولة والدولة دينها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خلاص انتهت القصة على ذلك اللي حيحكم بها إحنا ما عندناش حاجة اسمها سلطة تشريعية السلطة التشريعية اللي عندنا ما جاء في الكتاب والسنة وما يراه اهل الحل والعقد فيما يتعلق بمصالح العباد في المجلس الشورى اللي موجود في شورى ا انما مجلس الشعب يكون دوره تشريع لا مجلس الشورى يتشوره فيما بعض في المصالح المرسلة خاصة بالبلد في سلطة قضائية و سلطة تنفيذية انما تقول لي لا الشعب هو اللي يختار التشريع اللي يناسبه والإسلام بعيد كل البعد عن هذه القضية يبقى احنا هنحط نفسنا في ورطة خرجنا من نقرة هنتحط في ضحضيرة وحتظل الأمور على هذا النحو ما تقول ليش العلمانية فطرة في مصر اللي بقولي الكلام ده معذور بجهل يعنبي لأنه ممكن ما هوش فاهم ومحتاج الأول أعدى وبيان إذا تحقق يا أهلا وسهلا بيه وإحنا نيجي نفهم أصدقه إنما اللي أنا عايز أقوله الإسلام لا يعرف حزبية ولا يعرف مظاهرات في حزبية وفي مظاهرات يبقى في مزيد من الفتن والامن وعدم الامن والاستقرار في البلاد نعم معانا اتصال مين معانا من اسيوت من اسيوت اه اهلا وسهلا يا اخت صابر اهلا وسهلا بيك دكتور. اهلا بيك يا اخت صابر حياك الله الدكتور محمود حضرتك ايو معاك نعم ماشي. أنا ممكن اوجي رسالة دكتور حضرتك لبعض الوسليين العامة وخصوصا الموجودين حنيل فرام على دويب اتفضل تحت امر انا وجه رسالة وحضرتك اتعقب عليها بالنسبة حضرتك للمعتصمين في رابع العدوية الذين يريدون الآن عودة الشرعية وعودة الرئيس واذا كانوا ينادون سادقا ويقولون تطبيق شرع الله فانا اقول لحضرتك زي ما تعلمني من حضرتك العقيدة ان تصديق شرعهم بارد زي مجل الرسول صلى الله عليه وسلم في مختصر الحديث كلكم راعا وكلكم مسؤول عن رعياتك فانا مسؤول ويقول مسلمون مسؤولون عن تطبيق شرع الله على انفسك وليس مطلوبين امام الله بتطبيق الحاكل بالشريعة الاسنانية على وجه الارض هذا اولا ثانيا حضرتك ان الاخوان المسلمين كانوا يحرمون الربا من قبل وانا صراحة موظف الاية القومية للبريج وفرحت جيد بالنما الاخوان المسلمين نسكوا البلد وقلت الحمد لله كده هيتحروا البلد من الربا وبعض ذنوبه المعارض بل بالعكس يا دكتور محمود انا الجيد العملية اصخم وادل من الايام حسن مبارس بجريد انهم حرموا الربا على, جه... على الدكتور كامال الجنزوري وأصبح يتحايل على الشرع يقول مصري تدري يقول على الجيل تجيب من نفط الدولي قرض بمقدار 4 مليار دولار وما زال الربا موجود في البنوك المصرية وموجود في أيام قومي البريد ولم يتم رفعه لأن السبب كل مسلم مطابق تطبيق شرع الله على نفسه وليس إن أنا أوصل الشحن بطريقة أو بأخرى لتطبيق شرع الله هذا أول ثانيا أنا وناشد بكل المسلمين في الدول العربية وخصوصا السعوديه والكويت والإمارات والدول التي الآن لن يحصل فيها أي ثورات بفضل الله عز وجل البلاد دي في ولا يجوز الخروج على الحكام حتى وان ظلموا وما لا ينظر منهم ما لا ينظر من الحاكم كفرا بواحد والدول ولانا في سوريا يعني ولانا في سوريا ده المفروض المفروض, المفروض ولنا في الدولة مأذف، فلو ناشد بعض الدول العربية لن يلجأوا للثورات ولا ينتفضوا لفكرة الأخوان المسلمين، وراء الأخوان المسلمين بيحبوا البلد فعل المبزود وشرع الله يمصرفوا الآن المدرب على دوين. بشار عن بشار المأذف حلت تعاقب الوزارة كل. كلامك كل كلامك. أنا مأذف في ما زال الغيب موجود ولن يتم تغييره بالفعل آه جزاك الله خير كلامك منضبط وإحنا طبعاً ياريت كان الأخوان المسلمين الفرصة اللي كانت في ايديهم كانوا احترموا أي كانوا احترموا الناس ووضحوها وبيضوا الاسلام كما ينبغي طبقوه كما ينبغي او حتى على الاقل طالما ان الامور مش, مش قادرين ان هم يقولك احنا مش قادرين ومش قادرين انتوا ايه اللي خليكوا تسلكوا طريق غير شرعي حتى تصلوا اصلا انت فاهم بالك الله يكرمك وبرك فيك وجزاك الله خيرا يا يا رب يا رب يطولك رب كده صحه ثاني ويرجع لعاقبه امره يا رب إن شاء الله نسأل الله أن يهديه ويهدي أخوانا التانيين وما يضيعوش بهم ووزل كده في الفترة اللي فاتت ديت في سبيل الهواء أو طبيع من أجل دنيا زائلة يعني الله يكريمك نعم نعم نعم نعم نرجع لقضية إيه الحديث عن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة أنا عايز أوضح لكم بس نقطة بعض الناس بيحتاج بها احنا معاكم في السياسة اللي هي بمعنى الديمقراطية والحزبية والأحزاب والمجلس التشريعي واختيار دستور والدستور ده الشعب هو اللي يشرع فيه وبعدين يستفت عليه ان هذا الكلام كلام باطل ان قلته هو حق ومقبول عندنا احنا لا نقبله اسلامية ولا نوافق حزب يقوم على هذا الاساس اصلا لان الحزبية مش موجودة عندنا في الاسلام ولذلك نقول لكم بتوع الدعوة السلفية اخطأوا خطأا جسيما لا يقل شناعة عن الإخوان المسلمين عندما نزلوا في حزب النور وكل المبررات بتاعتهم غير شرعية اللي هي الضرورة التباح المحظورات وكانوا من المتاجرين في الدين وكان على رأسهم ياسر برهامي وأنا أقول لك بصراحة و... ونظرتي في ياسر برهامي سابتة وفي اللي في حزب النور لأنهم أول من قبحوا الديمقراطية وأول من سعوا ليأكلوا من جيفتها فالديمقراطية اللي بيتكلموا عنها ديت ما نعرفهاش حكاية الديمقراطية ديت مصطلح غرب ما نعرفوش إنما الكلام على الإسلام أن يطبق على مستوى الحاكم والمحكوم وكل واحد يطبق الإسلام على نفسه ابتداء من الحاكم حتى المحكوم هو ده شريع ربنا سبحانه وتعالى ندعو الناس إلى ذلك وننصح للحاكم في السر قبل العالم ونقول له الكلام ده بوضوح ويسر بنقول له الكلام ده هو التبق وخير وبركة ما طبقوش والله إن كان الأمر في إيدي وأنا المسؤول عن البلد هقولهم ده شريع ربنا ماهوش في ايدي وانا محكوم لواحد رئيس في البلد حقوله شرع ربنا بقول كذا وانت مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى عن الاوامل اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفت به ده الشرع ببساطة ومش عجل نكتر ممكن مع ان احنا نعود نعلم الناس دينهم هذا هو المطلوب طب <تصفيق> الاخ عائض من السعودية عائض مين اللي يكون عائض القرن يبقى كويس اوت عائض من هاجر اهلا وسهلا بيك <تصفيق> والله الله والله يحفظك ويخليك والله طيبها عمرك انا والله الوضع اللي حاصل في مصر والله ما مرضينا والله وضع يعني للاسف يعني, يعني ايوه وضع صراحه لا يرضي أحدا وفي نفس الوقت برضه وضع مالوش حل بسبب آآ آآ آآ آآ آآ الراس الناشفه بتاع الإخوان المسلمين اللي مش عايزين يعني يرجعوا لربنا لا يا اخوي هذا ما ابو مسلمين هذا عدوان المسلمين عدوان المسلمين المسلم والله احسنت في التعبير اه المسلم اقول مسلم ما مكان الامر لا بد ان يكون تفضل الو تفضل سمعك الحين انا مع الشيخ مباشر اي احنا مباشر بس انت كلمني من التليفون انت سمعني من التليفون مش كده اي من التليفون طيب قللني في التليفون سيبك من التليفزيون دلوقتي طب اذا المسلم يخلصنا هذا الشيء اللي نعرف فهذا انا قلت لك اخوان المسلمين اللي عندي فهذا هو عدوان المسلمين هو بخوان المسلمين مهما كان صدق الشيء هذا ما يرضي الله عز وجل ما يرضي هذا الشيء هذا كلش بساطة ما انا بقول لك اول مرة يحصل في في, في تاريخ مصر كلها ان المظاهرات الناس يبكو في الشارع بهذا الشكل ما فعلها عليها الا الاخوان حتى في تاريخ العالم كله ما حد عمل كده الاخوان المسلمين على... والله شوف حنا حل... حنا الاخوه المسلمين دوله ما يعني انا ما عرفت الجنايه ما سمعت عنها يعني الاخوه المسلمين ان بالفوضى هذه وبالشاكل وبالتهجم على رجال امن يعني هذول ناوين حاصر حرب من في دول اللي بره كادي همونن دنا دولا دولا راح همونن دنا هذا السبب في فيها اكثر هذه هذه فتنة على المسلمين الله يكرمك هذه فتنه شديده نعم نسأل الله تبارك وتعالى ان هو يعني يهديهم الله... نسأل الله العظيم رب العرش العظيم من الله ان شاء الله يهول الامور وترجع الامور على على المثل الصحيح الله يكرمك و جزاكم الله خيرا ربنا يبارك ان إن شاء الله ان شاء الله لسال الله إن الله يهون الأمور ولا الوضع يعني في كل, في كل بلد يعني فيها ديانات مختلفة ونشوفه يشوفها يعني المسلم هو المسلم مهما كان حتى الكارب الكارب الرطوع الصلاة من على الحديث لخالق الناس بخفر حسن حتى الكافر تعرض المعاملة حسب بأخلاص ما تظلم ما تعطي حجه صدقت الله يكرمك رسالتك وصلت جزاك الله خيرا الله يبارك فيك انا الله يكرمك ويبارك فيك جزاك الله خيرا الله يكرمك اللي عايز اقول يا اخواننا ان الاخوان عكسوا صورة سيئة جدا جدا كل الناس الآن بتنقطها وكل ما يزدادوا عناد كل ما الناس بتكره هؤلاء والشارع نفسه بيضج بهم يعني بمعنى ان دلوقتي حيبقى اي اخواني بغيض عند عامة الشعب المصري بسبب هذا المنظر المنظر ده سيء جدا جدا احنا كنا بنقول البلد او المسؤولين حيبقى لهم وضع حازم في هذا القضية وانهاء المسائل لكن على ما يبدو ان المسؤولين عندهم من الرخاوة ما لم نكن نتوقعه فنسأل الله عز وجل يعني ان يكون فيه يعني حاجة تخرج البلد بفضل الله تبارك وتعالى مما هي فيه اتصال معنا مين يا ابن محمد من السعودية اهلا وسهلا وسهلا محمد اهلا بك اتفضل اخي الفاض نسمعك اتفضل يا رب السلام عليك عليك وصحبه بركاته حيث الله يعني ماذا الله يبارك فيك. شويف؟ أيوة معك تفضل. كل والله الحمد لله على كل حال. أنا حديثها لأمية عشر سنوات. فاصل. لماذا لا تتصلين بالملك عبد الله؟ إحنا نتصل بالملك عبد الله يعني؟ بخصوص؟, بخصوص الموضوع على الإخوان والحرض على السن والإسلام ونستتمكنوا من الدعم ولكن يكونوا معكم والله يا اخي إحنا الأمر إحنا منطلبش دعم من حد بحس نقول إن إحنا تبع حكومة معينة أو وضع معين احنا بالنسبة للقناة رسالتها واضحة واحنا بنقديها لله عز وجل ويعلم الله عز وجل ان احنا من يوم فتحنا حتى الان لاخذنا لأجرة ولا يعني في حد عملنا اخذ اجر فيما يتعلق بهذه القناة ده بالنسبة للامر اللي عايز يدعمنا اهلا وسهلا من اي مكان اهلا وسهلا رسالتنا واضحة وبنقول ان احنا لا نوالي احدا على حساب دينينا اما ما يتعلق باتصال ال حكومة نحن بالملك عبد الله فما أظن الاتصال بين قطع بينهم الآن وخصوصاً الملك عبد الله عشان يتدخل في هذه القضية الإخوان أصلاً لا يرون الملك عبد الله مسلماً من الآن الإخوان بيشوفوا الملك عبد الله مسلم وما أقوله على الحكومات كلها إن حكومات كافية لكن لو الملك عبد الله حفظه الله يعمل ممبادرة بحيث يحل الأزمة عندنا في مصر فالإخوان المسلمين حيسمعوا الكلام وحيستجيبهم فذلك فضل من الله عز وجل نقول الملك عبد الله بالله عليك لا تؤخرها وإحنا نحسب إن إخواننا في السعودية وفي الإمارات وفي كل مكان في الكويت وإخواننا اللي وقفوا معانا في الدعم مع بلادنا وبلادهم كلها واحد الحمد لله إنهم مش هتأخروا عن خدمة المصريين وعن المسلمين في مصر في أي وقت ناس الله تبارك وتعالى انه يقلب بين قلوبهم لكن اقول لك المشكلة ان الاخوان عندهم يعني فكر خاص عامل مشكلة الفكرة ربه عليه عند حسن البنا البنة بيراوفها كل الحكومات كافرة فالسيس عندهم الوات كافر والمستشار عادل عندهم كافر معنا اتصال يا أخي. الاخ ابو عبد الرحمن من الشارقة اهلا وسهلا بك يا سيد أبو عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم وبركاته يا مرحبا بسم الله أولاً دكتور أحبك في الله والله أحبك الله الذي أحبتني فيه على الهواء مباشرة أنا ولا هذه تردين لا هواء إحنا على الهواء الآن آه على الهواء لأن شوفت التلفزيون من فرق طيب عندي عدة تفاصيل يا شيخنا لو تتذكر تفضل أول شيء بالنسبة للحريق رسول عليه السلام بمعنى إنه الحكم يكون من قريش طريش فكيف هذا الحديث يطبق على الموديل الحالي في القاع؟ فاظن ان غازيمي منهم كثير مش من قريش فانا يمكن مش فاهم الحديث لو لو يعني شوي بتتكلم عنه هاي النقطه الاولى بس عشان ما, ما انت شايفنا كمل كلامك تفضل النقطه الثانيه على زمان حسين بارك انتم مثلا الخروج على الحاكم النفسي يعني انه افضل عدم الخروج يعني لا شك في هذا نعم طيب اذا كان حال الحكام يعني الواحد يخزن لي نعم فشو هي الضوابط اللي تخلينا يعني ما نخرج عليهم ما هي الضوابط الضوابط ان ان لو سألتك لك حصة مبارك كان كافر ولا مسلم ايش تقول والله المسلم الرجل أنا ما شفت عليه شيء الرجل سواء الأغلب طالما رجل مسلم لا أنا. يكفره ولم ولنرى منه كفرا بواحد يعني هو ما منعك من صلاة ولا من ذكاء ولا شيء من هذا القبيل ولا لا إن أنا الرجل رجل يعني يسع... هو بات كل شيء رجل كل شيء يعني ما منع حد من من أداء أي فريضة صدقت ما أقام فيكم الصلاة هو ظالم صحيح. من ناحية الظلم موجود وكان ظلم شديد جدا جدا وعايز اقولك على حاجة دلوقتي احنا لو نعرف ان فكر الاخوان المسلمين لما يحكموا والصورة بتاعتهم حكوم بهذا السوق دلوقتي بيرجعوا امن الدولة عشان يوقفوهم لان هم دلوقتي واحد مخه حجر مش عارف تتفاهم معاه وهو مصر يقعد الناس في الشوارع ويسد طرقات المسلمين ويعطل البلد ويشل البلد لمدة اكتر من شهر كما ترى الان كيف انت عامل معاه المفروض التعامل بحزم الدولة خايفة يقال عنها لو احنا دخلنا عشان نفض الاعتصام حيموت كتير من الموجودين في ربعه وهتبقى بقى تجارة والاخوان هولك هيتجربة في الدول كلها ممكن يحدث تدخل او شيء من هذا القبيل في البلد فبيعالجوا الامور بسياسة وحكمة على حسب تصوره فالاخوان هم اصل البلد في المسألة كلها انت قبلك ازاي طيب يا شيخ سؤال يعني بخصوص الاخوان المسلمين انا اسمع الاخوان أسمع اسمعكم يعني تتكلم عنهم ويعني بالضبط أنا مش فاهم إيش هم عقائدهم هل هم يعني على عتيدة واحد مثل لما لك صوفي معروف أن هذا صوفي وعنو فيه صوفية درجات في ال... ال... اسمع... ال... ال ال شو اسمه ال وفي متوسطة وفي الأقل حالا فأنا لما أتكلم عن شو اسمه الإخوان المسلمين ما هم بالضبط وبعدين كيف أعرفهم يعني مثلا الحمد لله نحن عندنا في الخليج هذا العطشان الحمد لله قاعد يحاول يبيدوه بجميع الطرق اي شيء اسمه نظام سين يبيدوه والان هذا يعني الحمد لله هذا من من حكامنا يعني والحكومات القايمه لانه يعني فتره اللي اعرفه موضوع الاخوان وشرهم فبس انا سؤالي كيف الحين تعرف ان هذا اخواني وفكره اخواني آه. يعني انا معي ناس كثره كيف اعرف هذا انا اخواني ولا مش اخواني وتوجدوا اخواني ولا مش اخواني لا نقضي مع بعض نعطل مع بعض نشرب مع بعض, مع بعض. نحن هو الإخوان لا يظهر إخوانيته ولكن الإخوان بتعرف من خلال التعامل بعقيدته وطريقته ونظامه نظام حسن جامعي عقيدته أي عقيدته عقيدة صوفية أشعرية عقيدة حسن البنا عقيدة بدعية زي ما وضحنا فيها على مدار عام بس انت على ما يبدو لم ترى سمعتك أي وجاءت سمعك صح أنا سمعتك كم في كم حلقة أبو. ما شاء الله عليك تبارك الله يعني والله إنه برتنا يشجعنا الله يحفظ الله يعني استف استفتينا كثيرة والله يفديك لو انت بتتبعنا من خلال السنة اللي فاتت دي في الكلام على الاخوان وعقيدتهم و... لما قضية لي, لي أربع شهور انا ما كنت أعرف أصلاً في قناعتي ما البصيرة وجات والله لما عملت بحث تلقائي مرة ثانية طلعت من وانا سبحان الله يعني شفت كلامكم طيب ونفس كلام يعني احنا استنوا وحتى يعني على يعني نفس نعجن ان نمشي عليه على المستوى الخليجي الله يحفظك وبرك فيك احنا بنحاول نبين انت عايز تعرف فكر الاخوان المسلمين ببساطه الاخوان المسلمين زي ما نقول الناس عايزه تعرف ايه الفرق بين المسلمين والاخوان المسلمين الاخوان المسلمين ببساطه شديده جدا جدا الرسول عليه السلام بيقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الإخوان المسلمين حلهم وكلامهم واقع بيقولوا من أطاع حسن البنا دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى ببساطة جدا جدا تبقى إخواني يبقى أنت مسلم ما انتش إخواني هتلاقي الدنيا تغيرت خالص هو لو كلمك وقال لك تعالى تابع الاخوان وانت قلت لا ولا قلت حسن البنا صوفي خلاص يبقى معنى كده لا حيتعاملوا معاك ولا حيكلموك الا سلام عليكم على مضض من اجل التقيه فقط لكن هو بيعتبرك انت دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى لم يرد لك الهدايه وانت ضال مضل وغير ذلك من هذه الامور ده اصل فكر الاخوان المسلمين اه والله ده فكرهم وده كلام حسن البنا اللي في الحلقة اللي قبل الماضي إذا انت ما انتش يبقى انت على والله يا شيخ دكتور أنت مولنبيهم أكثر لأن إحنا في الخليج ما عندنا في الإمارات كانوا أو في لا لا لا, لا أنت, انت عندكوا بس هم يعني أنت ما عندك أشوف أنا مختلط فيهم والله أنا ما أعرفهم ما عشان كذا لأن أنت, انت مختلط فيهم كل إثنين أنت دلوقتي من الشارقة اللي أنت معاهم كلهم نفس النهجي عشان كذا أنت ما أعرفهم أي أنا أوضح لك نقطة أنت من الشارقة من الإمارات أبصر أبصر الناس اللي أنا عرفهم في الإمارات من خلال وسائل الإعلام في فهمهم للإخوان الفريق ضاحق الفان اسأل الفريق ضاحق الفان عن عقيدة الإخوان المسلمين أنا بقولك صحيح هو أي شيء؟ <تصفيق> اسأل يعني جات بيجريش بغرد عن طريق تويتر كلام في كل الكلام هذا صحيح عليهم نعم اللي اللي الفريق ضاحق الفان أيوة هل أي صحيح ولذلك احنا كنا بنزعله مقاطع فقهاء البصيره لأنه كان بصير بهؤلاء الناس وفهمهم مع أنه ممكن أن معاه في أشياء كثيرة لكن الرجل فاهم عقيدتهم، وفاهم نظامهم وفاهم وضعهم أكثر من أي واحد عندكم حتى من المشايخ اللي في الإمارات ظهر هذا الرجل يعني أصر مهر فأكيد يعني حصل له وسيلة لتعرف عليهم يعني في حوق الظاهر كذلك لا ده ده من خلال التعامل معهم أمنيا وفكريا انا بقول لك دلوقتي اللي انا قلته عن الاخوان المسلمين الحين <تصفيق> لو واحد من اخواننا أبلغ عليه عندنا في هذا يعني يجوز يعني ولا لا الواحد يشيل حاجه اي واحد من الاخوان الان لابد من تمييزهم ومعرفتهم وتحديدهم أبلغ عليه علي يعني يبلغ عليه الامن, أبلغ علي أبلغ الأمن. ما فيش اي اشكال اي واحد اخواني لازم يحاصر حتى يذهب من عنده الفكر ده لان ده قنبله موقوطه الان الاخوان يعتبر قنبله موقوطه فكره فكر ضال فكر ابتداعي فالمفروض التعاون مع الشرطة في ان الناس دي تتعرف لان عدم معرفتهم ومحيزينه قلت كلمة انت يا شيخنا قلت ان في قنوات ما شاء الله تعودية والإماراتية انه ما يتحدثوا مثلكم يعني انت قناة واحدة ح... ما هو... ما ح... هو... شوف لو هم رشدونا او كلمونا او يعني قالونا اعملوا الفلاني يعني انه اذا حطلت اخواني ولا شيء بلغوا يعني ما كلمونا والله هتعرف اسر الكلام ده بعدين بعد شويه حتلاقي الاخوان المسلمين عندكم تد... آآ آآ آآ لا ده ربع شاء الله لا لا لا ما شاء الله هنا الامن ما شاء الله عندنا هو الامن بيتصرف الامن فالامن بيتصرف لكن اللي ماهوش واضح ما انت عندك دلوقتي دعاء للاخوان المسلمين ما بيقولوش احنا تبع يعني ممنوع يعني دلوقتي مثلا بقول ما شاء الله الأمن ما شاء الله تبارك الله قوي ما شاء الله يعني على مستوى فيما يتعلق بالإخوان. انا بقول محاصرة الاخوان لهدايتهم علشان ان احنا نقف معهم ونقشهم حتى يزول هذا الفكر الضال ده فكر ابداعي ضال ما انت شايف اثاره ما يعني لو حصل صدام عندكم لا قدر الله ونزلوا في صورة والصورة دي قعدوا في الشوارع زي ما هم دلوقتي بيتعاونوا مع الشيعة علشان يضمروا البحرين اخبر لك ازاي انا كنت عايز انا انا انا, أنا الله يسامح البحريني بس مولود عايش في الامارات فموضوع الشيعة كنت حين أبغى أثير لك أثير لك موضوع الشيعة طبعا. هل هم أخطر عن الشيعة؟ الاثنين كلاهما شيعة بس ضرر الإخوان أخطر لأن الإخوان هم بوابتي الشيعة فت لما يكون واحد انتشرت ده تبعك ولا مش تبعك قريب منك وهو في الحقيقة أخطر من الشيعة لأن هو أول ما مسكوا الحكم عندنا في مصر فتحوا الباب للشيعة على مصر هذا يعني هذا النقاطتين على... نعم نفاق نفاق يعني نفاق أساس الإخوان المسلمين الطقية الظهر والباطل العمل السري والعمل السري, السري عنده كيف تكون إحنا. على مسلمين كيف تكون على مسلم أنا مسلم مثله؟ وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف تكون طقيق على مسلم مثله فأنا لما يعني رسول الله قال أنه ثلاثة الأربعة كيف يعني دم المسلم أنا مش بل... هذه الأشياء أنا بوضح لك دلوقتي بوضوح وجلاء الإخوان المسلمون اللي ضيع الدنيا في مصر ان كان فيه دولة سرية هي اللي بتحكم المرشد العام ومحمد وخيره الشاطر محمد بديع وخيره الشاطر دكتور. احنا عامل حط فعلا حتى هذا فعلا كلام صحيح يا دكتور حتى في خطابات كان هذا الرئيس مرتزق يعني تحسه انه بس كلام مش الكلام واحد الرئيس كان واحد جاي يقول كلام شخص ثاني كلامه مش أنا أوضح لك نقطة بالضبط. خليك وياي دلوقتي. إحنا في مصر عندنا كان اللي ماسك المسلمين كلهم في العالم محمد بديع. رئيس مصر الفعلي، المراقب العام اللي هو والي محمد بديع على مصر خيرة الشاطر. مرسي كان عبارة عن صورة ديكور ما بحرقش أحد. زي ما في السعودية الآن عوض القرمي هو الحاكم الفعلي للسعودية عند الإخوان المسلمين. زي ما عندكم في الإمارات أكبر. الحاكم الفعلي في الإمارات شخص أنا ذكرت اسمه قبل كده بس نسيت هو اللي بيحكم الإمارات فعلا من الإخوان هو ده عند الإخوان المسلمين هو الرئيس الشرعي إنما الحاكم أماراتي بتاع أماراتي الإمارات مش رئيس شرعي عندهم لا لا أنا قصدي هذا الإخواني اللي يعني كانوا يعني ما كانوا يعني حاكم بسيط الإماراتي هذا الرجل هم ليه مالين عايش فين بس <تصفيق> احنا نذكر لك اسم ان شاء الله عز وجل في حلقة القادمة مشكلة, مشكلة قضية دكتور لانه الفكرة اصلا هذه طلعت من مصر تبع الاخوان بعدين انتشرت راحت على مستوى الخليج لا, لا لا اسمع بس الاخوان عندهم لماذا هم عاملين لا ده كله الاخوان بيمثلوا خلافة عالمية مكان الخليفة العثماني من ايام حسن البن الرئيس رئيس الخليفة الاعظم للمسلمين في العالم اللي هو محمد بديع ومحمد بديع معين نائب للسلطان او نائب للخليفة في كل دولة ففي مصر كان واحد اسمه خارط الشاطر اللي موجود في السعودية عوض القرن اللي عندك واحد انا مش متذكر اسمه بس انا قلته في احد الحلقات هو ده الحاكم الشرعي عند الاخوان المسلمين مش الحاكم اللي موجود عندك الان للامارات ولا الملك عبدالله في السعودية انا كل دولة مساء فتوع الامارات يعني مش عارف انه هذا الرجل اسأل عنه, اسأل عنه و... الفريق ضحي خلفان ضحي خلفان اكيد عارف من المراقب العام بتاع عندكوا في السعودية. طيب إن شاء الله. طيب يا شيخنا السؤال الثاني بالنسبة لمستوى الحكام هل أفضل أن يكون حاكم واحد ولا تكون دول مثل الحين جالسة كل حاكم يحكم منطقة معينة شو الأفضل وتربطه مع موضوع الخلافة إنه من قريش حاضر لو بتتكلم يا شيخ حاضر الله يكرمك وبريك فيه بحر إن شاء الله نجاوب على السؤال في سؤال ات يقف الطقية تقدر تجاوبني عليه شيخنا ولا الطقية البرع القلعة الطقية لا لا لا في الصلاة في الصلاة ممكن سؤال؟ والله اتفضل بس لو امكن بعد الفاصل الله يكرمك وبارك فيك يعني تصل عند بعد الفاصل سريع هـ سريع دكتور دكتور اتفضل اللي بيجي صلي بيخلص صلاة العشاء ااا جاي اسمه جاء صلاة العشاء وما لحقها وجا لحق تراويه طبعا اللي صلي تراويه عبارة عن سنة ولما تصل العشاء هذا فرض هل يكون نيته الفرض على الت... على على السنة يعني الإمام يصوم على السنة؟ م... نعم يا صحيح الإمام يقول بيصل السنة وأنت هتصلي ركعتين فأنت تقوم تكمل ركعتين وانت نيتك العشاء ف... يعني هو ركعتين تراويح العشاء الإمام... التراويح العشاء بيه في الحركات صحيح نعم صحيح نعم الله يكرمك. جزاك الله خير، جزاك الله, الله خير. حياكم الله. فصل. هذا وقال نرد بيا لكم تاني بزليتاع. حياكم بعض الفصل. قبل الفاصل كن احد الأخوان من الشارقة بيتصل وبيسأل على قضية الأئمة من قريش والحديث عن الإمامة وما يتعلق بالإمامة ووضع الدول العربية الان فيما يتعلق بعز الاسلام والمسلمين. الواتي الدول العربية زي ما انت عارفين كل دولة مستقلة بذاتها لها حاكم مسلم يحكمها سواء حكم بشرع الله او قصر في اداء بعض احكام الله عز وجل في حكمه لبلاده واحد بيقول المخرج إيه؟ يعني احنا عنا كده يعني هل يبقى المسلمون على هذا الحال ما فيش وحدة ولا اتحاد ولا قوة ولا شيء القبيل وهل في مقرب ولا ما فيش مقرب قضية كلها الاخوان كانوا حطين خطة لوحدة الأمة الإسلامية بس بطريقة باطلة اللي هي الخلافة البطنية اللي عملها حسن البنة حسن البنة في تصوره للخلافة هو بيقول احنا نعتبر الخلافة موجودة والأمة متوحدة ونعين خلافة موازية او حكومات موازية في كل بلد الحكومات الموازية في كل بلد بمعنى ان يكون في خليفة للمسلمين اللي هو المرشد العام وتحت المرشد العام في كل دولة حكومة الحكومة دي يرأسها واحد نسميه المراقب العام فاصبح المرشد العام اللي هو محمد بديع رئيس لكل المسلمين في العالم او خليفة المسلمين الاعظم الاخوان بتعاملوا معا على هذا النحو وده الواقع اللي هم دلوقتي ماحرورين فيه لي عين الخليفة الا الفريق عبد الفتاح السيسي ضربوا ضرب ضربه قاسمه الظهر عندما نحى حكم الخليفه الاعظم ما كانش مرسي لان مرسي ما كانش بيحكم اللي كان بيحكم الخليفه الاعظم اللي محمد بديع وتحت منه طبعا في كل دوله خلافه وهميه غير مرقية سريه كل فيها ما تشاء وتحت هذه الخلافة في كل يعني جزء من من بلد يعني بتقول مثلا المحافظة عندنا مثلا محافظات تبقى في مسؤول المحافظة ومسؤول المركز ومسؤول القرية ومسؤول الأسرة وهكذا تحكم البلاد عند الإخوان المسلمين في الخلافة السرية الغير مرئية وطبعا دي خلافة وهمية اتصابت مع الحكومات نفس الكلام هتلاقي في السعودية دلوقتي في مراقب عام هو الرئيس الفعلي للسعودية عند الإخوان المسلمين اللي هو عند الإخوان ال أي مراقب عام عند الإخوان يبه هو ده الخليفة الفعلي بتاع البلد عوض القرني وكل منطقة المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية منطقة مكة المكرمة المنطقة الجنوبية هو معين عليها كل واحد من هذه المناطق والي نسميه مسؤول المنطقة ومسؤول المركز أو مسؤول المدينة أو مسؤول القرية أو مسؤول كذا مسؤول الحي مسؤول الأسرة لغاية ما توصل لغاية مسؤول الأسرة فالإخوان بيحكموا العالم من خلال هذه السلسلة أشفه بحكم الصهيونية العالمية أو الماسونية العالمية من خلال تقسيم العالم إلى مناطق وكل منطقة فيها مسؤول من المسؤولين ده نظام الإخوان المسلمين بس النظام ده باطل ليه؟, ليه ده خلافة وهمية مش حققية خلافة مبنية على طريقة الصوفية في الخلافة اللي هم يعني شيخ الطريقة بيقول أنا القب بس ولا قب ولا بتاع أخي بلك إزاي؟ فهو كانوا بيحكموا على إن هم شوية بشوية غاية ما يمسكوا حكومة فعلية إنما الكلام ده طبعاً بيصطدم مع الحكومات وده غير شرعي لأن اللي له البيعة الحاكم الممكن الحاكم المتغلب اللي له السمع والطاعة فهنا واحد اللي اكتبه بعدين طيب إحنا عايزين بديل إيه البديل الشرعي البديل الشرعي بسيط جداً وسهل جداً جداً بس مين اللي يقوم بيه يعني إحنا عندنا دلوقتي مثلاً في دول الخليج مجموعة دول فعملين مع بعض اتحاد او عملين دول مجلس التعاون الخليجي او ما شبه ذلك على اساس ان دول مجلس التعاون يبقى عندهم قوة يصدوا اي واحد حييجي من برا او كده يعني ايران او غزو ايران او ما شبه ذلك اللي احنا عايزينه دلوقتي ان يكون كل دولة من الدول اللي موجودة العربية اللي بيحكمها الحكم الاسلام على مستوى العالم العربي هذه الدول لو ان هي اتحدت فيما بينها من خلال الحكومات اللي موجودة زي النظام الفيدرالي اللي موجود في امريكا كده ان كل دولة مستقلة فيما يتعلق بحكمها وما شبه ذلك ويحكمها حاك والحكمات مجموعة الحكام دول اللي موجودين يختاروا فيما بينهم واحد ينصبوه او يبقى الدور مع بعض على حسب الاتفاق بينهم على هذا النحو الكلام ده هيدي وحدة شديدة جدا, جدا جدا زي ما بيحصل دلوقتي في موضوع الحكومات العربية في اتحادها مع بعض في الاتحاد العربي اللي هو مع بعض فيه بس الكلام ده لا يصح إلا إذا إلا إذا خلي بالكم الشرعية الدولية اللي بيتكلموا عنها في العالم شرعية مزورة ومضللة فلما تيجي تشوف في الغرب الكلام ده كله في أمريكا هنا وأمريكا هي اللي بتقود الشرعيات الدولية وبتتكلم على الشرعيات الدولية وكلام من ذي الشرعيات الدولية بيدوروا على مصلحة أمريكا فيه بيدوروا على مصلحة أوروبا مصلحة الغرب مقدمة على مصلحة المسلمين المسلمين بيستخدموهم ويمتصوا خيراتهم ودوهم للغرب هناك وفي نفس الوقت ما حدش يقدر يتكلم والقياس بمقياسين زي ما أنتوا عارفين أمريكا واستخدام حق الفيت والكلام الفاضي اللي هم بيعنودين كل ما تيجي حاجة في صالح المسلمين يستخدموا فيها حق الفيت كم دولة ما من على العالم؟ طيب الحل ايه؟ الحل زي أقول كده الانسحاب من الشرعية الدولية الباطلة دي الانسحاب منها وكل المسلمين وخيراتهم تبقى لهم ويعملوا اتحاد فيما بينهم الاتحاد ده هو يمسكوا واحد هم يختاروا فيما بينهم أو يكون نظامهم على حسب وضعهم وده مصير المسلمين في النهاية لازم يبقى كده. ان الحكومات الفعلية هيجي اليوم اللي يقتنعوا فيه بان ما فيش نجاه لهم إلا إذا عادوا إلى ربهم فحكموا كتابه وسنة نبيه واتحدوا فيما بينهم كده تبعى حكومات قوة راضعة في العالم يخشها العالم كل بغير هذا لا لأن كل دولة بمفردها لا تستطيع أن تواجه العالم مجتمعا من الدول العربية عشان كده بيحرصوا على تقسيمها وإحداث الوقع بينها وتقسيمها إلى دولات صغيرة الآن أسموا السوداء وحيأسموا سري وحيأسموا اليمن وبيسعى لتقسيم السعودية ودول الاخرى وهيقسم مصر وهيقسم ليبيا وهيقسم تونس كده على طول ده مخطط غربي الوقت بنقول المخطط ده وقف إلى حد ما بعد ما ربنا سبحانه وتعالى جعل الفريق السيسي سبب في انه يقضي على هذا المخطط ويوقفه عشان كده هم الغرب هناك حيموتهم ومعدين بيستنوا الاخوان المسلمين ان هم يعملوا حاجة لكن لا الإخوان عارفين يعملوا حاجة الإخوان كانوا بيدوروا على مصلحتهم في الخطه بتاعتهم والغرب بيدور على خطته على أساس يدمروا الدول الإسلامية كلها عن طريق الإخوان المسلمين والإخوان بيقولوا إحنا أسكا منكم فحنا عليكم وحنا إحنا عندنا الخلاف. الحكاب ببساطة شديدة جدا إن الأصلح للمسلمين في العالم أن يتحدوا فيما بينهم. كل حكومة وكل دولة في استقلاليتها بس يكون التعاون بينه وبين آخر مسلم بدلا ما يبقى التعاون بينه وبين الغربي. وإحنا عندنا خيارات ربنا تدعنا نقدر نتحكم في الغرب تماما ونعملهم باحترام. يحترمونا فيه وإحنا نتعامل فهم على حسب الاحترام المتبادل عن طريق التجارة بس المصالح المشتركة أما فيما يتعلق من ذلك فانت عندك دولة ما تجيش مساحتها قد المرج المساحة بتاعت الحتة اللي إحنا فيها المرج دي أكبر من قطر القطر دي مش حاجة يعني ما تجيش حتى مركز من المراكز اللي موجودة في في محافظة المحافظات عندنا في مصر لكن البلد دي أصبحت قاعدة للأمريكان بتوجهها امريكا واسرائيل دولة قناة الجزيرة زي ما انتم شايفين عاملة فتن وعملة امور يندلها الجبيد ما بدورش على مصلحة المسلمين هي بتدور على مصلحتها في بتدور على ان الدولة ديت عندها نقص في المساحة احساسهم بالنقص ده اللي موجود دايما بيقولك والله انا استقب بالغرب فما عندوش مانع ان يبيع كل حاجة زي ما القرضاوي كده بيحاول الوقت يبيع مصر كلها للخارج أه أه أه أه ايه اللي هيحصل لك والله طب احنا بناكل في بعض كده خلاص خلينا ان انا مع الغرب والتاني يقول لك تستقوى بالغرب واستقوى بالغرب لغايه ما كل واحد كان بيسارع في اطب امريكا حتى الاخوان نفسه بقول لك الاخوان كانوا بيبوسوا ايد الامريكان ورجليهم كمان وبقولوا بس خلونا وما زالوا حتى الان حنبوس ايديكم ورجليكم وهنديكم بدل ما كانوا هياخدوا 900 كيلو في سينا لا هنديكم سينا على بعضها وخدوا كمان لو انتم عايزين نص البلد بس رجعونا الحكم ده اللي دلوقتي في في الواقع العجيب ده فهنا لما يكون في خلافة فالإمام اللي من قريش يقدم بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن القضية في أصل فهم الإسلام مرتبط بقول الله تبارك وتعالى وإذ ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة فكل إنسان خليفة بنص القرآن خليفة محدش يقول لا أنا منش خليفة ومفهوم الخلافة ده بعده يبقى أنت فهم غلط إنت خليفة أي في مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه فالننت مستخلف عليه إذا كنت صحفي يبقى الجريدة بتاعتك وإذا كنت سواه يبقى السيارة بتاعتك فدي ديرة الخلافة بتاعتك إذا كنت رئيس بلد يبقى البلد دي بتاعتك أنت مستخلف فيها هكذا تأتي الخلافة لو أنت مستخلف على الأرض كلها يبقى الأرض كلها هي محل خلافتك وده المستخلف عليه ربنا سبحانه وتعالى جعل خلافة على هذا النحو اسم خلافة على وجه الابتلاء والامتحان فالارض لله يورسها من يشاء من عباده وهي أمانة عندنا. كل على حسب ما أعطاه الله والله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من هذا المنطلق ما حيديش واحد يقول لك لا مصر فطرتها علمانية يبقى ده مش فاهل عرفنا خلاص إن ده مش فاهل على ما يبقى يفهم يحلها ربنا أخبالك إزاي واحد يقول يقولك أنا بتكلم على إن الخلافة تبقى في الكرسي والكرسي لازم يكون لمرسي ده مش فاهل لأن انت مطالب أصل بين ربنا حيسألك دهولك أنت مش اللي للدهل لمرسي مرسي حيتحاسب وكان مسكين يعيني لا له حول ولا قوة لا الإخوان سايبينه يحكم ولا الناس شايفينه ان هو رئيس بجد عشان يخافوا منه ولا يحترموه كلام ما كانش موجود فكان رئيس كده ما صورة وخلاص حطوه الإخوان المسلمين يعني زي ما أنا قلت في الأول لو ان هم كانوا انتخبوا عاجل صغير بحفاظه كان حياخذ نفس الأصوات اللي خدها الرئيس مرسي ليه لان هم بيدوروا في الأصل على مسألة الاصوات اللي الاخوان هما اللي بيحكموا مش الرئيس اللي بيحكم هذا اصل القضيه فيما يتعلق بقضيه الاستخلاف احنا فيه سؤال احد كان في الفاصل على التليفون كتير من الجزائر بيسأل على الدليل على مسألة السمع فيما يتعلق احنا منقول اصل الامر مبني على معنى الاستخلاف والاسترعاء فالذي استخلفه الحق سبحانه وتعالى واسترعاه على البلاد له السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل بغض النظر هذا هو مين اسمه ايه طالما الرجل مسلم ما هوش كافر بالله العظيم وحتى لو كان الحاكم كافر وانا ما اقدرش زي ما يكون انا في اقلية عايشين في بلد غربية والحاكم اللي فيها حاكم غير مسلم أنا هعمل فيه إيه؟ عشان هو حاكم كفر دي أطلع له في الشارع وقفله الجالية الموجودة في أمريكا تطلع في الشوارع وتقول لا لازم الرئيس اللي يحكم أمريكا يكون مسلم وإحنا اللي نحكم إيه العبطل دي ولا مين اللي هتكلم بهذا المنطق وقول لك لا أنا دلوقتي عايش في البلد دي البلد دي عايش فيها على النظام اللي هم موجودين فيه طالما أنا بقى دي ديني ربنا سبحانه وتعالى مكنني بأننا أطبق الأحكام في غير معصية الله يبقى خلاص انتهى أه أه السمع والطاعه في الاصل بيبقى لله وللرسول لكن ان ما كانش عندي الامكانيه ان انا اغير وحيحصل فيه فتنة وفي بلاء خلاص اسكت واقعد ساكت زي ما حصل في سوريا كده نعم في اتصال نعم من الاخ محمد من السعودية اتفضل يا اخ محمد اوكي معين شيخ اي نعم اتفضل السلام عليك. عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه يا شيخ اتفضل ها إيه المخرج ال للإخوان اللي يعدين صراب على دي يعدين صراب على ذيهم ده. المخرج ان الحكومة تفرض هيبتها وتفضل الاعتصامات دي أي. ده المخرج. الحكومة لو ما عملتش كده يبقى هي المسؤولة امام الله عز وجل عن ت مصالح العباد. انا بقولهم بصراحة يعني. واضح كلامي ما فيش ما في صراحة اكتر من كده. احنا بنقولهم دلوقتي المفروض ان البلد تفرض هيبتها والناس يامنوا على انفسهم اللي موجودين في منطقة رابعه والناس تعرف تمشي و... وامنين في كل مكان طالما ان الحكومه ماسكه يبقى المفروض ان هي تبقى حكومة بجد ده اللي احنا بنقول نعم يا اخي فاضل قل له قال قل له الاخوان المسلمين دول هم مسلمين صحيح ولا شعب بتستاذن انت شكيت اذا كانوا مسلمين ولا مش مسلمين <تصفيق> والله نلازم أن أنظر أنا فكرت إنهم الشيعة أحسن مني رغم إن الشيعة عشنا شكر الحياة أنا قلت أنا قلت الحق دلوقتي الشيعة فعلا أزهم مش هيوصل لأزى الإخوان دلوقتي لأن الإخوان اللي بيعملوه في البلد دا شي... يعني لا يرضي الله عز وجل أبدا لكن إحنا طبعا لا نكفيرهم إحنا بنقول دول مذهبهم زي مذهب الخوارج والخوارج علمنا بالطالب قتلهم ولم يكفروا أكبرك إزاي؟ هما معديش... دل... ت... ونزل... ما عادش اه انت هما والله ما عادوا اخوان يا اخي، تعاملوا ازوان كانهم كفروا يكفروا يجندش حد يكفر مسلم ما عادينلك مسلمين المسلمين، اه هم الوقت بيعتبروا الفارسي الكافر وخاين ومش عارف ايه و... وبقولك لو إحنا نقدر ان احنا ن... يعني ناكل كبد وناكلناه واحد بيقولك كده امبارح في في ميدان ربع، يا راجل اتقي الله انت طالما انت جاهل وغبي وما تفهمي لهذا له الحد هل يتكلم بهذا المنطق قدام الناس؟ ليه عشان ايه؟ ليه؟ ايه اللي عبر الفريق السيسي؟ ليه المسلمين جاء المسلمين ولا عدوان المسلمين عدوان مسلمين مش إخوان مسلمين بس يا أخي المسلم عدوان لا يأتي منه أذى فنسأل الله تبارك وتعالى من يهديهم ادعي لهم بالهداية كده ولا ربنا يريحنا وخلصنا منهم قول أمين قول الله أمين يا رابد <تصفيق> وغلتها تحيل السياسي ويسلم الجيد بتاع المطر السياسي يسلم الجيش المصري كله من أول الأخ والسيسي طقهم كله يسلم فعلا الفريق يسلم. السيسي واحنا بقول ويسلم الجيش المصري اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله سبب من الأسباب في الآن يزيح البلاء عن العباد كلها يعني الله يكريمك وبارك فيه في الواحف السعودي كلمك قل لك شوف السعودي إذا كنت أقول لك ده الإخوان المسلمين ولا عجوان المسلمين طيب انا بقول لك دلوقتي اللي بيحصل دلوقتي اعتداء صارخ جدا جدا في انه بيسدوا الشوارع ويقطعوها بهذا الشكل هو يعني القضية يعني يا اما نحكمكم ويا اما نقتلكم ايه القيله كده بالظبط دي او انا انا لك دلوقتي ما فيش في الاسلام حاجه اسمها ان ال... الاسلام هو الكرسي مين اللي قال ان الاسلام هو الكرسي ربنا بقول واعتصموا بحبل الله ما قالش اعتصموا بربعه العدويه فكرنا فكرنا المرسي دي عندهم إله عشان تبقى عارض يعني اي هم. هم طبعا هم عارفين هو كان مرشد حاكم فعلي اللي الحاكم الفعلي محمد بديع اللي مستخب الان في المسجد ربع في العدوية, العدوية يعني اللي لعدين في ربع العدوية دا المفكرين محمد بديع دا إله عندهم والله يا اخي للأسف يعني تعظمهم للمرشد اقوى الان من تعظيمهم لرب العزة والجلال يعني ربنا بيقول لهم والكلام واضح مش محتاج يعني للف ولا دوران اللي ايه اللي بيعملوه ده ايه, ايه, ايه اللي بيحصل دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يرضى بهذا الذي يفعلونه من قطع الطرقات وإزاء الناس بهذا الشكل قلوا الحمد لله اللي احنا ربنا فكنا منهم ويفكنا منهم غضب عنهم ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل فرج ومخرق قريب بإذن الله تعالى ونحن بنقول دلوقتي الجيش الامر في ايدكم وانتوا قلتوا الشعب يفوت وهو الشعب ينزل وخالف الشرع برضه ونزل في المظاهرات وفوتكم. طب وبعد ايه البلا هتبضل بعد الغد امتى ما الله السلام طيب احنا اقول لي الاخ أيه. الاخ خليل من السودان فضر اهل وسلام بي فضر يا خليل الاستاذ لا. خليل من السودان اهل وسلام بي حضوره الهمور انقطع... انقطع الاتصال طيب آه... الاخ اللي كان بيسأل على الدليل الصريح على السمع والطاعه للحكومة اللي موجودة الآن عندنا في مصر من القرآن او من السنة اللي أصل اللي زي ما قلنا أصل ال السمع والطاعة مبنية على الحاكم المتغلب والحاكم المتغلب اللي في يده القوة بحيث إنه هو يأمر فيطاع فإن لم يلتزم الإنسان ممكن إنه يكون عنده من القوة الراضعة ما يلزم به الآخرين حتى لو كان في معصية الحق سبحانه وتعالى فضرب ظهري وأخذ مالي نقول نسمع ونطيع في غير معصية الله عز وجل حياخذ المال ظلم وعدوان لكن لا بد من السمع والطاعة فقول الدليل الصريح على كده دليل واضح مش محتاج الرسول عليه السلام قال ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لراعيته إلا حرم الله عليه الجنة فقول يسترعيه رعيه طيب يبقى المفروض أن ينصح لهذه الرعيه تبي فرز غش الرعيه هو اللي هتحمل مسؤولية طيب دلوقتي عليه السلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته فهذا راع في البلد وأنا مسترع يعني امانه عند هذا الراعي فأنا ليس لي إن أنا أخرج عليه الرسول العسلس والسلام نعم تفضل تفضل يا أبي عبد الله السلام عليكم عليكم السلام وبركاته فترة بخير يا شيخ يا من حال؟ أهل مصانمبي. فاا والله جات بخير يا شيخ أنت فترة ما بيك جا تكلمت عن تاريخ مصانمبي كجماعة. آه. آه وهذا صراحة من ترى فرنسا اللي تكلموا في الشيء هذا. لكن اللي يعني في عز الأيام هذه الواحد يحزن على كثرة ال ال الهرجة اللي حاصلة في مصر امر محزن للجميع. بالذات لما يشوف خيارة شباب مصر يروحون في الأحداث السيئة هذه اللي تحزن صارح أمر محزن جدا الواحد يشوف الشباب الطيبين هذولي في الشوارع على أمور ذات التاهل يعني لذعتهم فكانت أمور أحسن من هذه يعني آفظوا من هذه كثير فتقطع يا شيخ يعني على نظرة ضفيتة يا شيخ اللي هي عملية يعني الإنسان مثلك مثقف في موضوع تاريخ الله مسلمين كلمة منك كريمة لي في مصر تعريفهم بجماعة أخوان المسلمين كجماعة وش تاريخها ثانية فيجها هم ينظرون إلى العلماء المتعافسين مع جماعه أخوان المسلمين بينما اتخاذ القرار جماعة أخوان المسلمين هم من مكتب الإرشاد مكتب الإرشاد نفسه هل هم لاتخاذ القرار فيه يأخذ مرجع شرعي هل هو بتسن شرعي هل تري فوقها يستمعون ويقترون قرار شرعي بب بخروج مظاهرات هنا مهندس وطبيب وضيطري يسمعون ويطلعون هالناس وإتماءة في الشوارع بفتوى من طبيب أو فتوى من مهندس أو فتوى من إنسان ليس له دخل في الشرع كله صراحة يا شيخ هذا أمر محدد صدقت كان يكلم منك يا شيخ للشباب المجدين في الشوارع هذا هو الشباب صراحة يا شيخ هذا واحد لما شبهم بلحاهم من خير الشباب مصر حرار قشر من لحافظ هذا كله يعني يعني هطلون يا اخوان يا شباب ما يجوز طلعتكم هذه انتو قاعدين تاخذون قراراتكم من من الكبار للمجلس في مجلس كله ما فيهم ولا شيخ ولا عالم صدقوكم من مين اين عقولهم والله يا أخي يعني هذا والله فضحونا يا أخي والله عادي. فضحونا والله الجماعه دول فضحونا هذه هذه شيخ انت يعني انت تقدر مني ترى مره هذا وانت مني ترى مره هذا فأنا يعني ازعل من باب التفكير يعني إن كان المنحة هذا في خير أبيك يا شيخ يعني تأخذ المنحة هذا وتشرح لهم ترى مكتب الرشاد ما فيهم عالم فيهم مهندس فيهم دكتور إلى اللي قاعد هذا اللي يأزلوا هذا ترى ترى يكتبوا في هندسة ما في شيخ ما في العالم ترى أنت تخصون فتاويكم من مين طرح ترى حاط رقبتك كذا فتش الرشاشات فتتبعك فتوى من مين تموت تموت فتوى من مين صدقت والله يا أخي يعني أنا أقول لك أنت فيما يتعلق بمكتب الإرشاد فأصلا هم عندهم العلم آخر شيء يتكلم عنه وهم أسرع الناس في إصدار الفتاوى وهم مسؤولون عن إراقة الدماء اللي بتحصل في مصر بسبب توضيح الشباب يا شيخ أنا ما أشترك هذا كله أنا أفضل من الكلمة يا شيخ تعلمهم يعني أنك نصيحة للي في وجديه الشارع يا أخوان فتاويكهم من من اللي ابي اخ تاركم بخروج مكتب الرشاد ما في واحد يعطره بالفتوى دي بديع ما بديع الشهاده دي فمو بيطري نعم نعم أنا أوضح المساله انا بديع مو بيطري شيخ نعم بتقول ايه طيب تطلع تفعى بالشارع على فتوى بيطري واحد بيقرا في بيطره لا هم بقول لك ليسوا اهل للفتوى أنا بقول لك صحيح يعني اللي موجود في مكتب الرشاد فيش هون غير الدكتور عبد الرحمن البر والدكتور عبد الرحمن البر الان متربي في الإخوان من صغره لا يسمع إلا لنفسه زي كرداوي الآن أو بده كله الأزهر الآن بيتخذ موقف ضد كرداوي تفضل جزاك الله خيرك يا أخي أنت موجود, موجود. موجود. بي بي عبد الرحمن برا موجود وفيه حجي الأزهر موجود جو عبد الرحمن برا تناضروا معه سعى انضموا الناس يقتلون في الشوارع فاتهم بيع بيع سند عبد الرحمن برا الآن ما درش يخرج من يا أخي عبد الرحمن بيحتمي بالشباب الآن لو خرج حي بسكوه لأنه محرض على القتال وعلى الفتنه لا لا طار طار بوضو المناضرة كي في كتلة كبيرة وقمة هتسويك على من تبي بقى أسود لاحظ في, في حاجة, حاجة برضو في مشكلة أخرى المشكلة دي مش وليدة اليوم المشكلة ديت من يوم الاخوان رب الناس على إنه هم لا يسمعوا إلا لهم هو هو أصلا بيحرم الآن إن أي حد يتفرج على قنات البصرة من الاخوان فانت هتعمل له ايه انا بالنسبه للناس اللي قاعدين وبيتابعونا وبيسمعنا الناس بيتابعونا من سنه وعارفين احنا قلنا وكشفنا ما يتعلق بحقيقه الاخوان وفكرهم في محاضرات وبرنامج مستقل عملناه اسمه مقارنات قرانا فيه كلام الاخوان وبرنامج يمرقون وبرامج كثيره جدا صراحه ما تركنا الاخوان بيناهم جايزين انت بس اللي ما شرفتش قناه البصيره الا من خلال اسبوع ولا اتنين او حاجه زي كده يعني لكن احنا بنتكلم على الاخوان المسلمين بقى سنه ونص وبنحذر منهم منحذر من أك... من أقوالهم وأفعالهم ومخلفاتهم و... وأنهم أقرب الناس لإيران وهم لا يرقبون في من إلا نوازم وهم خوارج العصر وقلنا الكلام ده كله بس الإشكالية أنهم ربوا أتباعهم على أنهم لا يسمعوا إلا لهم وكثير من الشيوخ اللي كانوا بيوالوا الإخوان ومع الإخوان برضو ربوا أتباعهم على أن لا يسمعوا إلا لهم فصارت مشكلة في الأمة الإسلامية الآن مطلوب ان مناقشه هؤلاء بالحجة والحصر ما عادش ينفع بقى السكوت عنهم لازم نناقشهم ونتكلم معه لغاية ما يفهم وتعلم لان بغير هذا العلم هيظلوا على جهل نعم هذا كلام امم جزاك الله خير الله يزكيك الله الله يحفظ اباءه جزاك الله خير, الله, خير. خير. الله, الله. جزء جزء الله يبارك فيك الله يكرمك فيك. نرجع الى الاحاديث والله هي كثيرة جدا لكن احنا قلنا محاضرة كاملة لعلى الأخ يسمعها على قضية السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل وإحنا رضينا على الاتحاد العالمي بتاع اتحاد القراضاوي احنا بسميه اتحاد القراضاوي مش اتحاد علامي ده كلمة علامي ده علشان بس يتحكوا بيه على الناس يعني وعلى الهيئة الشريعة حقوق الإصلاح برضو الكلام ده رضينا عليهم ومبيننا حكم السمع والطاعة وإن خلاص المرسي ليس وليا شرعيا للبلاد الآن مش ولي شرعي فهذا يقولك لا أنا متأمسك بأنه ولي شرعي فهذا يضحك على نفسه ويضحك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وخصوصا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح اللي هي هيئة برضو مفتعلة وهمية وليست حقيقية ومجلس شرى العلماء برضو هذا المجلس لا يسمى بمجلس شرى العلماء وإنما هم مجموعة من الدعاء والوعاظ يقولون ما يشاءون ويسموا ذلك بالعلماء وإحنا بنقول الكلام ده كلام باطل. لأن السمع والطاعة للحاكم المتغلب الممكن والآن الرئيس المعزول مرسي لا يعرف عنه شيء وليس بيده حول ولا قوة فكيف يكون حاكما؟ اللي حيقول أنه هو حاكم شرعي ويقول للناس أن الوقوف معه جهاد في سبيل الله هذا مضلل وهذا الرجل يؤدي إلى فتنة وينبغي أن يحاسب على كلامه لأن هذا الأمر ليس فيه دليل من كتاب ولا من ثن أما فيما يتعلق بالقضية اللي كنا نتكلم فيها في دليل الفطره في مسألة الخلافة والاستخلاف كل واحد ربنا سبحانه وتعالى خلقه من بني آدم هذا الرجل مستخلف في الأرض خليفة في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان استخلفه رب العزة والجلال فالله مستخلفه وهو خليفة الله في أرض على وجه الابتلاء والامتحان باب محل الاستخلاف محل الاستخلاف هو ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا سبحانه وتعالى اعطاه التمكين على القدر والوسع وحيحسب على قدر ما اعطاه كل نفس بما كسبت رهينه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا اصل ديننا أما قضية الإخوان في الأمة وما الأمة والتمكين وإقامة الخلافة والخلافة والأمة حضيعه وتحملني مسؤولية ما حملني الله عز وجل إياها حتى يظن الظن إن هو إذا لم يسعى إلى تنصيب الإمام, الإمام المسلمين مرسل عياط اللي هو مسك الخلافة وضيعها ضيعهم الله عز وجل إنه لو أنا ما رجعتوش أبقى آسم فهذا كلام باطل لا يصح أن يقال وإحنا بنقول الكلام دهوت على إن دين الفطرة مبني على هذا فأصل معنى الخلافة على سبيل الابتلاء هو توحيد العبادة برب العزة والجلال إن يكون الأمر لله هذا معنى توحيد العبادة ففيه ملك فوق العرش هو صاحب الملك أسم الملك بين العباد وإدهلهم على سبيل الأمانة وهو حاكمهم من فوق عرشه بيؤمرهم بأوامر لازم ينفذوها في أمانته ما يجيش واحد يقول لا الأمانة دي بتاعتي وربنا مالوش دخل فيها أنا اللحكم وإحنا اللي نتلم كلنا على بعضنا ويبقى الحكم للشعب نقول له ده كلام باطل وقد يؤدي إلى الشرك والعزو بالله اللي عملوا الإخوان المسلمون اللي كان مفروض أنهم يقولوا الحكم لله عز وجل والإسلام هو الحل طلع أن الكلام بتاعهم كلام باطل وليس له من الحقيقة شيء وبنكذبهم على الناس عشان كده الناس كراهت لأن اللي وقفوا معهم كانوا متخيلين أن هم لو مسكم وحينفزوا الإسلام فالإسلام فيه العدل وفيه الرحمة وفيه الخير ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا ولفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض والعيشة حتبقى كويسة والدنيا حتبقى حلوة طب لما هم مسكم فين البركات بقى ربنا ننزلها من السماء الشعب المصري قاعد يستنى البركات والخيرات اللي هتنزل من السماء نزلت الخيرات على الإخوان المسلمين لوحدهم وسبب بقية أمة محمد أتاب الإخوان قاعدين بينهبوا في البلد وبينهبوا في الأمة الإسلامية وسيبين باية الناس يتحرقوا ولا يولعوا الجاء يقفوا قدام البنزيمة أيام علشان يلاقوا إيه؟ رتل بنزين يستنوا قدام التوابير عشان يلاقوا لقمة خبز قال لا؟ هو ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وإحنا هكونا منتخبينكم عشان إيه؟ مش عشان تطبقوا الإسلام فتنزل البركات آه آه الإخوان المسلمين دي حقوا عليكم بقى آه؟ دلوقتي جايين لهم تعالوا دفعوا عشان خاطر الإسلام وحنتنزل البركات تاني لا يسيب الناس اتعلمت وعرفت ان انتوا كنتوا نصابين وكذبين وتجيرتوا بالدين وخدتوا الحكم لصالحكم لان الإسلام عندكم أصلا فهمه خاطئ فما هوش هجل الإسلام اللي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وبنقول للآخرين ان البعد عن الإسلام مش هيجيب خير هيجيب برضو مزيد من المشاكل لان احنا ناس مسلمين بالفطره مش علمانيين بقى بالفطره مسلمين بالفطره فانت لما تقول لي خليك مسلم ويبقى دينك ده بعيد عنك تقلعني توب الاسلام وابقى مسلم ازاي اه مسلم في البطاقه وخلاص الكلام ده مش هينفع في الغرب ينفع عندهم هناك الديمقراطيه ليه لانهم اصلا كفار لبستو ما لبستوش الدين بتاعه اصلا ما ينفعش فهو عشان كده هناك كلهم شبه بعض زي ما الحزب الجمهوري في امريكا زي الحزب الديمقراطي الاثنين ازرق من بعض وهم الاثنين اكثر من بعض فالدنيا فس... هي همهم بس فهم عايشين للدنيا فالدنيا مسيكها فلان ولا مسيكها فلان طالما الدنيا ماشيه معاها تمام خلاص انما احنا عندنا لا احنا عندنا امر الهي بيتصادم مع امر بشري الامر البشري ان ما كانش موافق الامر الالهي يبقى مش ممكن المسلم هيقول لا انا حوافق على الامر البشري واقدمه على امر الله فلو قدمت على امر الله فهذه عباده لغير عز وجل والله عز وجل قال وما خلقت الجن والانسه الا ليعبدوا على العموم الحديث في الموضوع يحتاج الى كلام كثير لكن انا عايز ابين ان الكون كله بلا استثناء مبني على هذه القضيه الخلافه النوعيه يعني ايه الخلافه النوعيه وصف كل انسان بنسخه اتحلت المشكله كلمة خليفة زي ما قلنا ورد في القرآن في موضوعين. الموضع الأول وإذ ربك الملائكة إن جاء في الأرض خليفة والموضع الثاني يا داود وإن جعلناك خليفة في الأرض الفرق بالاتنين إيه إن ديرت استطاع داود عليه السلام اللي قال فيا ربنا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها إن ما أتاه الله عز وجل لداود كان كبير جدا فداود مسؤول عن هذه الاستطاعة الكبرى كذا الحال بالنسبة للمستطيع استطاع صغرى كلاهما مستخلف في أرض الله على وجه الامتحان بل المفروض أن يطبق شرع الله فيما أعطاه وداود مفروض يطبق شرع الله ويحكم بما أنزل الله فيما أعطاه الله عز وجل والأفضل عند الله هو الأدقى. يعني ما فيش رئيس حيب أفضل عشان هو رئيس ولا حنقول له فخامة الرئيس حنقول له إن أكرمكم عند الله أطقاكم فالأبقى لله هو الأفضل فممكن يبقى سواء عربية أحسن من رئيس الجمهورية عند ربنا سبحانه وتعالى ولو الناس نسمت هذه القضية أنه ممكن سواء عربية سواء تاكس أفضل عند الله عز وجل من رئيس الجمهورية لو زاد عنه حسنه خلاص انتهت المشكلة بقى فهيبقى القضية في إيه إن أنا أتقرب إلى الله عز وجل بطاعته وأتقل الله عز وجل فيما أعطاني من استطاعتي وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني على اللي عندي فلما تكون الأمانة أخاف يبقى حسابي سهل يبقى الحساب يوم القيامة ما وشتقين يبقى دلوقتي الرئاسة بقت هم ومسئولية ونقول للفئة ربنا يعينك وربنا يسددك وندعيله وكان منها جاء للسنة والجماعة الدعاء للحكام مش الدعاء عليهم منها جاء للسنة مندعوهم ليه لأن هم في بلاء شديد جدا جدا فواحد يقول لا ما بقى الحاكم ليه يبقى انتظر بقى يبقى انت في الإسلام محتاج تعيد وده اللي قلناه لإخوة المسلمين انتوا عيدوا فهموا كوني الإسلام تاني انتوا فهمين الإسلام غلط حسن البنا فهمكوا غلط المخطط الكون اللي انتوا بتدوروا عليه ده زي نظرية الإمامة عند الشيعة ان الإمامة هو اللي بيحكم حتى لو مش موجود زي بالضبط مرسمه وش موجود ومحدش عارف مكان ومخفي وعنده الإخوان ولا اللي بيحكم. تب عند الشيعة الإمام محمد بن حسر العسكري مستخبه في سرداب وهو لوله الأمر والنهل تبتيج الزيد يا جماعة ده الراجل بقال له ألف سنة آه عايش بقال له ألف سنة حيفضل الإخوان ألف سنة وقفين في الشوارع لغاية ما مرسي يرجع لهم. وبعد كده حيقوله إيه بغيبة الإمام مرسي وبعد كده حيقوله براجعة الإمام مرسي وباستنوا الآن راجعة الإمام مرسي ده الواقع بالضبط قارن كده بين الإمام مرسي. اللي غايب وبين إمام الشيعة محمد بن حسن العسكري برضو غايب وكل واحد له السمع والطاعة عند الإخوان المسلمين زي ما الإمام الغايب المخفي عند عند الشيعة إذن انتقلنا الآن من فكر كان المفترض لو أنت صدق في إسلامك أن ترجع إلى كتاب ربك وسنة نبيك وتسمع وتطيع للحاكم المتغلب أو الحاكم اللي أصبح في يده الأمر والنهي ومكنه الحق سبحانه وتعالى من البلاد ومن العباد فتسمع وتطيع في غير معصيات الله نقلت من القضية الآن إلى عقيدة وسنية شيعية في إمام تعتقدون أنه الإمام ده هو اللي حيصلح البلاد وهو ده الإسلام وهو ده الدين فأعني أشياء غريبة جدا وبدع ما أنزل الله بها من سلطان إحنا نشوف كل يوم الآن كان الاعتصام عنه سيدنا مدان التحرير مدان التحرير هو اللي فيه التغيير واعد يقولوا سيدنا مدان التحرير حتى ان بعض الناس بيقولوا شي الله يا ميدان التحرير دلوقتي بقى واعتصموا بميدان ربع العدويه جميعا ولا تفرقوا لان اللي حيتفرق من ميدان ربع العدوية حيضيع الاسلام وحيخزر الاسلام ومرسي مش حيرجع تاني فلازم تكونوا في ميدان ربع ولا تعتعوا من ميدان ربع مهما اجتمعت عليكم الدنيا باسرها ومهما جاءت كوندليزا رايز راحت خلاص ومهما جاءت أشتون أو غرار سؤال آه بيذكروني بسؤال الـ الـ الـ الإخوان في ناحية والعلمانيين في ناحية فنقف مع مين أولا هذا السؤال سؤال باطل لأن اللي في النحية التانية مسلمون واللي موجودين برضو من أعليهم مسلمون وانت شفت المنظر واضح ما كانش اللي بيصلي في مدان التحرير الناس كفار بل كانوا اهم يوم واللي امبارح ساعه مكاني والجمعه اللي فاتت الناس صامت في ربعه والناس صامت في التحرير الناس فطرت في ربعه والناس فطرت في التحرير صلوا المغرب في ربعه صلوا المغرب في التحرير صلوا العشاء في التحرير صلوا العشاء في, في ربعه اقاموا القيام هناك اقاموا القيام هناك ايه الفرق بين الاثنين عشان تقول لي العلمانيين علمانيين ربنا قال هو سماكم مسلمين فاحنا بنقول ارفعوا بقى جماعة الإخوان المسلمين دي خالص إلغوها ائفلوا الفكر ده بالضب والمفتاح وحاولوا تكونوا دعاه إلى الله عز وجل وكل واحد يطبق منهج الله على نفسه وفي قضية نتكلم فيها في قضية التمكين لأن ربنا سبحانه وتعالى قال يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم فبعض الناس يقول لك إيه ده تخازل وأبو بكر الصديق قال إن الناس إذا لم يروا الظالم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده وعبد الله بن شعوذ قال ليس هذا بزمانها قلواها ما قبلت منكم فإذا جاء تؤ جاء زمانها فقد جاء تأويلها هذه تحتاج إلى بيان وإلى شرح والحديث مازال مستمرا في الكلام على موضوع الفطرة التي خلق الله عز وجل الناس عليها علشان دي صحة بنوجهها مش بس العامة ال المسلمين من اللي موجودين من الإخوان لا كذلك بالنسبة لمن يقول أنا علماني أو ليبرالي أو واحد منزع يقول لك لا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة احنا بنوضح لكم يا إخواننا السياسة اللي بتكلم عنها رياة الديمقراطية والحزبية والأحزاب وكلام من ذا هذه باطلة لا يجوز لمسلم أن ينخرط فيها ده الأصل في الأمر كده فإن قلت لا يجوز وده أمر شرعي وده مش عارف إيه بتشوفوا أثرها بتفرق الأمة وتضيعها والأمة لا تنهض أبدا بهذا النحو لا تنهض بفكر الإخوان ولا تنهض بفكر الحزبيين ولا بالديمقراطية إنما تنهض الأمة عندما يطبق كل إنسان منهج الله على نفسه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة عمر ربنا الكدف إحنا ليه مش عايزين ناخد الأمور بجد؟ ليه مش عايزين نتعامل مع أمر ربنا سبحانه وتعالى وشريعته بقوة زي ما ربنا قال ليحيى يا يحيى خذ الكتابة بقوة وقال لموسى خذ الكتابة بقوة فخذها بقوة بالنسبة للواح ليه مش عايزين نتعامل مع أوامر اللي خلقنا بقوة ليه إحنا بنهمش الأمور وليه احنا بنخلي الاسلام محصور في حسن البنا ولا في جماعه فلان ولا جماعه فلان انا راجل مسلم هو سماكم المسلمين ديني باخده من كتاب رب العالمين وسنه النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيوجهني مباشرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه انا مش عايز اخد اوامر النبي عليه الصلاه بجد امرني بشيء التزم بيه ولا تقول انا مسلم وربنا يامرك بشيء تقول لا دي مش مهم أوحى ربنا امرني بالستر وأمر المسلمات بأنهم يستروا نفسهم فتيجا واحدة تترقص وتقول لك الرأس حلال طبعا نقول لها إيه دلوقتي لسيك ده غلط تقول لك لا أنت تبع الإخوان المسلمين وتبع الجماعة المتشددين يعني أسيبك ترقصي واقول لك طبعا أنا نصحتك وأقول لك شرع ربنا سبحانه تعالى لو أنت مش فاهم دينك نقعد لفاهمك وتسمعي وتتعلمي لغاية ما تعرفيه صح إنما ما حدش هيقول لك الخمر حلال ولا الرأس حلال ولا الانحلال الاخلاق حلال وكل واحد حر هو يتحمل المسؤولية صحيح بس ما يؤذيش الاخرين ولا يجاهر بهذه المعاصي على الناس ويبقى في احترام شوية في القنوات الفضائية اللي موجودة الان اللي بتكسي سموم على المسلمين في كل مكان هو هو دلوقتي معنى الحرية ان يبقى فيه انحلال اخلاقي تام وأقول لك انا في دولة اسلامية اسلامية تبقى ما نقولك كل واحد يلتزم بالاسلام في حدوده وكل واحد يشد على يد الآخر في أنه هو يلتزم بمنهج الإسلام فالمسؤول عن البلد احنا بنقوله والله دي أمانة ربنا حملها إياك وانت اللي هتتحملها بننصح للناس استجابوا خير ما استجبوشهم محرين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاحنا عايزين نقول لا نصل إلى الإرجاء ونقول كل واحد طالما قال لا إله إلا خلاص يبقى مسلم حيدخل الجنة ولا نقول بمنهج الخوارج في الخروج على الحكام وتكفير المجتمع بل دين الإسلام دين وسط ومنهى بالإسلام منهج وسط والمسلم وسطي بين المرجئة وبين الخوارج وبين التمثيل وبين التعطيل وبين القضرية والجبرية المسلم وسط هكذا يكون يقدم كتاب الله وسنة رسوله على عقله ويعلم أن الله يختار له الأصلح وإن ربنا أعلم بنا منا وهو لا يريد منا وإنما يريد لنا الخير كل الخير وقمة الخير أننا نلقى الله عز وجل وهو راض عنا وأن نلقى رب العزة والجلال ويكون الجنة مثوا لنا اجمعين فاللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار واجعلنا يا أرحم الراحمين من أهل الجنة واهد إخواننا إلى أن يعودوا إلى رشدهم وأن يرجعوا إلى أعمالهم وأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي بلادهم وأن يوحد صفوف المسلمين وأن يجعل ولاة الأمر في البلاد على طاعته سبحانه وتعالى أنا أطلت عليكم لكن انتهى وقتنا ونسأل الله عز وجل أن نلتقي معكم على خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستخرك أتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته